موسيقى إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قلنا يعلمنا الله كيف نحمده وأن نقول الحمد لله لأن الله ما يعني ما يحمد نفسه ما أنه الله ذي بيقول الحمد لله ما بيقول إذن تعليم للناس أن يحمده وأن يقول الحمد لله والحمد على أش يكون على النعم وأيضا بين لنا في الآية أن من أكبر النعم التي ينبغي أن يحمد الله أن يحمد الناس ربهم عليها انزال الكتاب الذي أنزل على عبده الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب حين أنزل الكتاب أنزل القرآن على عبده وهو محمد صلى الله عليه وعلى اله في نعمة كبيرة المفروض نحمد الله عليها ونشكر الله عليها أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا ما فيه أي خلل يعني خلل ما فيه خطأ ما فيه تناغم في نعمه كبيرة ان الله ينزلها علينا لان فيه منافع لنا كثيره منافع تبين لنا كيف يعني الحكمه من خلقنا والمراد من خلقنا وكيف يجب علينا أن نتعامل مع الله وكيف نتعامل مع بعضنا الاخر وكيف كيف نعيش تنظم لنا حياتنا وامورنا وتدلنا على كل طرق الخير هذا اذا هذا الكتاب نعمه عظيمه فيبقى نحن نكون نحمد الله على على إنزاله هذا الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا هذا الكتاب مع أن الكتب نادرا ما تخلو من الأجهل من الأخطاء لكن هذا الكتاب سليم ما في أي خطا ما في أي عوج لم يجعل له عوجا يعني أي خلل لا يوجد فيه أي في أي خلل في كتاب في القرآن الكريم قيما لأنها أكد هذا المعنى كتاب قيم يعني مستقيم أنزل... لينذر بأسا شديدا من لدن هنزل الله هذا الكتاب لينذر يحذر بأس شديد يعني يحذر عذاب شديد وشدة يعني عظيمة لينذر بأسا شديدا من لدن لو لم تكن هذا هذا البأس إلا أنه كفين نحن نقول من لدن إذا هذا الكتاب فيه نعمة كبيرة أنزل... يعني مفروض أن نحمد الله على أن هنزل الكتاب على نبينا وأنزله ليش لحذر الناس من عذاب يعني لو ما يعني أنزل الله الكتاب لو ما نبههم يجي يعني في خطر عظيم يعني عندما يجون الناس طائرين إلى جهنم ولا ينتبهوا ما بلا يدرك الإنسان بعقله فالكثير بايش بايظل فإذا النعمة الكبيرة أنه ينبه الناس ويحذرهم من هذا العذاب للحين كما دباه يجي كارثة ولا بايجي مشكلة ونصحك واحد وحذرك منها بتستفيد فائده كبيرة وترى له يعني مكانها ايه وترى له انه قد أعطاك يعني قد نفعك نفع كبير فكذلك فهذا القرآن نفعنا نفع كبير وفادنا فائدة قيمة لانه حذرنا ايه من العذاب لينذر بأسين شديد بأس يعني عذاب شديد للابعد الحدود عذاب من الله والله وذيه قادر على كل شيء فيكون البأس إذا كان منه فإنه لا, لا أعظم منه لا أشد منه لأنه ما, يعني يعني ما لقدرة الحدود لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا أيضا هذا الكتاب بيحذر الناس من المعصيات ويحذرهم من جهنم ويبشرهم بالأيش يعني عند الاستقامة بدخول الجنة ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم حسنا حسناً أجر يعني حسن يرتاح له ويثنع عموبه يعني ما بعده إذن هذا نعمة كبيرة في القرآن أن ينبهنا إلى أن هناك يوم يعني يعاقف يعني فيها المسيء ويثاب فيها المحسن وقال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ما فيه ابدا برجع لهم أجر حسن مرضي يرضاه وبيستمر فيه أبدا وهذا الشيء الذي لا يكون في الدنيا في الدنيا وإن كان الإنسان إذا ما بيحصل له السعادة والراحة إلا في أوقات يسيرة وحين يحصل لها السعادة ولا الراحة ولا التمكن بتنقطع ما حد بيستمر لها الراحة له كيف ما هو لكن ما في الآخرة قال برجع يجيب أجر حسن ما ينقطع ما تفين فيه أبداً، ما ينقطع ولا حتى يعني ولا يعني ولا الفترة بسيطة، لا تقول يتقول إنه ينقطع الفترة ورجع يرجع ما بينتهي ولا بينقطع نهائياً ولا بيخرج الإنسان من هذا النعيم وهذا خاص بيعش بنعيم أهل الجنة، ما هو قال كل نعيم زائل إلا نعيم أهل الجنة وهذا نعمة كبيرة، لأنه لو بيزول كيف هو النعيم، إذا هو برجع يزول برجع يتنقص على واحد سرد الحين كما جاء الإنسان يرتاح بشيء أذيهم مرتاح بمال ولا بكذا ولا بيجو خايف عليه كل واحد صاحب النعمة بيجو خايف عليها ودار أنه برجع يفقدها وما حتى يعني يتنعم ماهو تنقص عليه لكن في الجنة قال ايش بيتنعم الإنسان نعيم دائم ماهو منتهي قال صلى الله يضف الجهاز مع ذنها إذن أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أول قال ينذر بأس شديد يخوف من عذاب شديد المفروض التخويف ذا ما قال ينذر من ينذر ما قال ينذر الكافرين ولا قال ينذر المسلمين قال ينذر رجل يحذر من إيش؟ من بأس شديد التحذير هو للناس جمع التحذير للناس جمع لأن المؤمن للمؤمن لأنه لا يستمر على ايمانه ولا محق وللكافر لأنه يعيش عن كفره ويرجع الى الله ويرجع بعثها قالوا وينذر الذين قالوا الله ولده أيضا في التحذير الذي ينذرهم يعني تحذير لهم من, من جهنم أذيب يقولوا أنه إن الله مع آلهة الله مع ولد. مع ولد مثل اليهود والنصارى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ما معهم يعني على هذا الكلام ما معهم عندهم يستندوا الى دليل ولا معهم اي ما ما يقتدوا هذا الامر ما بالله كذا ما هو عن علم ما هو عن دليل ما لهم به من علم ولا لآبائهم حتى اذا ما معهم علم بهذا الامر ما بالله بي اخذوا عن آبائهم وآباءهم ايضا اي ما معهم علم وهذا ايضا في يعني ذم قالوا للتقليد حين كن يأخذ واحد المسألة الواضحة مسألة عقلية واضحة ما ولا يجوم عليها دليل ولا يجوم ولا, ولا يستند إلى أن تبتالوا الناس والناس ذولا ما معهم دليل مثل حين جي واحد أخبال جابره في مجبر وجعل صدقه كان هؤلاء ذي بيقولون بآله مع الله بيعدوا اله مع الله ويقولون بأتكرفهم إلى الله ما معهم علم ولا, ولا آباء ما معهم علم اذا ما معهم أي دليل على ايش كلامهم كبرت كلمة تخرج من افواههم يعني الحين يقولوا كبرت، هنا بيقولوا يعني تعجب يعني كأنها ما أكبر هذه الكلمة، إنهم يقولون إن مع الله ولد، ما أكبر هذه الكلمة، عاد قالوا بيتخ... بتخرج من افواههم المفروض من ذل الكلام ما يخرج، عادة يعني الأفكار السيئة بتحصل الإنسان أفكار سيئة لكن ما بيتجرى على إنه يتكلم آه. بها. ما بيجرى اذا بها افكار سيئه بيكم الانسان ما بيجرى ان يتكلم بها لكن ما ذولا جاي بكلمه ما اكبرها ما يعني اشنعها كبرت كلمه تخرجوا تخرج من افواه يخرجوا بيخرجها من احشائه وينطقوها كبرت كلمه تخرجوا تخرج من افواه قال عفيه تجني عين كيف انهم إن يتجرؤوا على انهم يتلفظوا بهذا الكلام اي يقولون الا كذبا ما قالهم هذا الا كذب يعني خارف ما في أي احتمال للصد فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاء. بيقول للنبي صلى الله عليه وعلى الله. كان النبي يدعيهم وبكل ما يستطيع إلى أن بعض المرات يجي بقى بايش بي... بيتحسر ويتندم ويجي فيه منهم جور لما يتأثره قال الله قبعت نفسك عليهم. يعني وانت بتحسف ومتندم ليش ما يصبروا قالوا كان النبي من, يعني من حبه لله ويعني ومن تعظيمه لله بده الدين دين الله ينتشر بين الناس ويغثيه ويحزن حين ما يؤمنوا وايضا من معرفته بالعذاب حين عرف شدة العذاب وان عذاب شديد خاف عليهم خاف عليهم انه بيعرف العذاب بيعرف شدته ويخاف بي على الناس من هذا العذاب لو قد اجرموا كم ما, لأنه ما هو يعني ما هو سهل ما هو بسيط إحنا الحين لو يعني, يعني لو يتعذب الانسان بنرحمه لكن يعني حينجوا عذاب الله عذاب شديد ما فيه رحمة ولا له انهاية وأشد العذاب ولا فيه حتى تخفيه ويستمر دائم هذا شده يعني ما بعدها فهو بيخاف على الناس بي منهم حتى لو سووا ما سووا وهذا من عظمه النبي صلى الله عليه وعلى آله حين يعني يخاف عليهم مع انهم بيعاده وبي يعني اليه يعني تذكرت يعني بسر ربي كيف يعني حين ربي يعني عظيم وما يعني ماش ما يعني ما ما فيه ضعف مثل المخلوقين كيف النبي يستطيع إنه يخلي أش دور يعني المجرمين يطغوا في الأرض ويسووا كل ما يعني فعلوا كل الأفعال بالناس. شو كيف بيخلوا مثل ذي المحفل ذا الحين في اليمن كيف ضربوا وتعديوا على الناس وأجرموا ومع ذلك ما إيش يعني ما أهلتهم ولا يعين أمر على السهل إلى أبعد الحدود إنهيلهم ومع ذلك خلاهم لعلهم يعيش يتوهوا والله في ذا ما عتابه في كده يستاهلوا إيش يرجع يضاعف عليهم العذاب بحسب إيش جرائمهم لكن من رحمة الله نجيو عارف لنزارف هذا العذاب وإنه الشديد ما جاد الإنسان يتحمله إذن النبي أيضا كذلك لما عرف شدة العذاب و يعني وإيش وإن الإنسان لن يستطيع أن يتحمله ولا ثانية وحده وإنه في أجل الزائم فكان بيغففهم من الناس لو قد فعلوا وكل ما فعلوا لو أساءوا إليه وعادوا وحاولوا قتله عاد بيغففهم منهم فقال لعلك باقي عن نفسك يعني لعلك قاتل نفسك باقي تكسر نفسك قال هنا لعلك أنه قلت لعلك بيجي تفيد الترجي الترجي يعني الرجاء أنه أحد يريد إن يحصل كذا وأمر مرغب لا الرجاء أو الإشفاق أنه خائف من أمر مكروه وهذا الخصائص ما هي الله في الإنسان هذا الـ الـ الـ يعني الـ هذا هو الرجاء انه يرجى شيء يخاف انه لا يحصل ولا يتمنى أنه يحصل هذا بلف الإنسان، مالله ما, ما بيجي فيه، بي. ما بيجي فيه، ما بيشتمنى، ما بيجي فيه تمني وفي خوف ولا، لأنه بي... هوذي بيتحكم بالأمور، هوذي بيسبر كل شيء ولا، ب... ولا بتجد عليه هذه الأمور. فحين يقول الله لعلك باخ عن نفسك، قالوا مبلغ النبي خبرنا بأن الإنسان يراه أذيره باي إيش، بييراه أنك دي... أي يشفق عليه أنك باخ في نفسك، يعني فكأنه بيخبرنا عن حال الناس أن أذيره أذيره يقول انك خايف عليه على رسول الله انه يقتل نفسه من التحسر والندم عليهم فلعلك باخع نفسك على آثارهم يعني عليهم قبلا تقتل نفسك عليهم قالوا ان الله قال على آثارهم قالوا مثل حين جوبه يعني حين يعرضوا عن الحق قال كما به ايش قال كما بها الناس اطرقوا من عند واحد ومتغثي عليهم جور ومتحسر عليهم متندم عليهم بي يعني ينظر الى اثارهم آ... يعني اثار اقدامهم اثار اقدامهم يعني تطرقوا من عنده ويتحذل اثار اقدامهم ويغثيه بتأم... يتذكر ب... يعني ما بقي بعدهم قال ها انت يعني كانوا الحين تولوا عنك واطرقوا عن الحق فانت باخي عن نفسك عليهم يعني قباتوا قتل نفسك لجل هؤلاء ها... فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا حينما إذا ما آمنوا قبات تكتل نفسك قبا تكتل نفسك قال باخع نفسك على آثارهم أسفا يعني تكتل نفسك أسف من الأسف والحزن الشديد إنا جعلنا ما على الأرض زينه لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا الله سبحانه وتعالى جعل على الأرض النباتات والمياه وف جعلها زينه للارض اشياء بتجمل الأرض بتجمل الطبيعة يعني جميلها الى حد كبير فقالت ان هذا الجمال وهذه النعمه جعلها قال امتحان للناس اختبرهم هم قادوا وراها و يلهثوا وراها و يثرفوا الله و يتركوا العمل بما يرضي الله اذا هذه في الواقع هي يعني شده امتحان للناس هذه النعم هذه ينعم الله بها على الناس في جهة تحال الناس هم باي يشكر الله عليها ويرجع إلى ربي ويراعوا امر الله او بيت يتطامروا على هذه النعم هذه ما هي شيء ويتركوا أيش بخلفه اوامر الله إنا جعلنا ما على الأرض زينة الله لنبلوهم أيهم أحسن عملا وهذا فيها تخويف من اللهث وراء الدنيا حتى تطغى الإنسان وتنسيها تنسي أمر ربه, ربه. قال جعلنا ما جعلنا على الارض زينه لها لنبلوها لنختبرهم من الذي بايعمل عمل حسن ايم احسن عمل وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا احنا قال برجع نبعدها كلها كل ذي على الارض حتى تتحول صعيد يعني تراب كل ما على الارض يصبح تراب جرز يعني ما ترى فيه ولا نبته إذا أريد أن يطمع فيها ويجعلها أكبراً مهدأة يعني إيش خائف وما يعني ما حصل يعني إيش يعني ما ما توفق المفروض أن الإنسان يراعي يعني يفعث عن حاجها باتنفعه وباتستمر معه هذا قال بيقول لنا الله اجعل هدينة للدنيا واجعل فيهم انتحال الناس من هذا يبا يلحث وراه ويترك إيش ويخالف أمر الله لكن برجع تنتهي هذه كلها على الله صعيد يعني تراب كل الأرض تراب وهذا يمكن يوم القيامة ويوم البعث جعلها تراب كل الأرض جرزا يعني ما فيها أي أثر للنبات وإن, ل... وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا رجع أن تقال الله إلى قصة أصحاب الكهف قال تعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا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 قال الذين غربوا على أمرهم لن عليهم مسجدا. ذكر الله قصة أصحاب الكهف. قال أم حسيت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. قال عندك إن أصحاب الكهف أصحاب قصة أصحاب الكهف قصة عجيبة. لانه الناس امنوا بالله وكان قالوا كانوا يعني بعد المسيح بعد عيسى عليه السلام ظهر ناس دعوا الى عباده الاوثان او الى عباده الهه مع الله وهؤلاء رفضوا الا ان يعبدوا إله اخر مع الله لكن كان الملك قالوا وبيقولوا دقيانوس كان تابع وكان شديد لكن ذولا يعني يجعلوا أمرهم إلى الله واتكلوا عليه واعتمدوا عليه ويعني وضححوا بكل شيء حتى أنهم قاموا وأعلنوا أنهم إيش يعني بطلان عبادة إيش الناس إن يعبدوا آلههم مع الله بعد رجع هربوا من هذا الملك ولجأوا إلى كهف يوجهني يجلسوا فيه حلوا فيه ما يسرك كيف سووا ورجع رقة ثم ربي فالكاف جلسوا ثلاثمائة سنة وتسع سنين وامراقبين ورجع أي الله هذا فيها قصة عجيبه كيف يجلس ثلاثمائة سنة أو أكثر من ثلاثمائة سنة نائم ولا يأكل ولا يشرب والإنسان إذا جلس يعني عدة أيام بدون ما خلاص يموت لا قالون ما ما ما, ما, ما, ما, ما. سووا جمسو قال إيش ثلاثمية سنة أكثر من ثلاثمية سنة مم. وهم ركود قال قال الله ركود ما قال يعني نياب تحسبوا ما يقال والله مركود يعني ما يعني فيد إن ما بلناي بس بس يشحولهم وأباع لهم بس ما ما ما يقدم وقتهم لكن رجع يحيلهم الله بعد ذلك قد لهم يعني قد أولادهم قد يعني أولاد أولادهم يقدم شيء بس كدهم مدرى كيف أولاد أولادهم بعض الأولاد أولاد أولادهم ورجع بعصم الله فهذه القصة عجيبة لكن هنا بداية القصة قال أنت بتتعجب هذه من آيات الله إن الله يرقدهم ويرجع يحيهم ويرجع إذا ما هي شيء بالنسبة لآيات الله أم حسيبتها يجي يتأمل معنى الآية أم حسيبتها أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبة عندك نذها آية من آنا عجيبة من آياتنا ما هي يعني بالنسبه لآياتنا مع ما فيها من غرابة يشتي يقول لك ما يجيب بالنسبه لآيات الله آيات الله فيها الأعظم والأعظم منها بكثير ففيها الكثير الذي يدل علىش على الحد وذي أيه الذي يعني بينبه الإنسان وفيه الأشياء الغريبة الذي يدل علىش العجيب الذي يدل على عظمة الله إذا حين يقول وش يعني أم حسبت أن أن أصحاب الكهف والرجم كانوا من آياتنا عجبا يعني أنتم قدمنا حاجه عجيبة ما ربي ما بشيء يعجبه وآياته يعني هذا ما يجيب بالنسبة لآيات الله كأنه قال كذا يعني كأنه قال لا تتعجب من هذا ما هو شيء بالنسبة لإيش لآيات الله وعظمته أصحاب الكهف الكهف وعظة قالوا قلنا لنا أنهم لجأوا إلى إلى كهف في جبل يعني تجويف داخل جبل بعض غار أو نحوه دخلوا فيه يتكنن هو من الشمس ومن المطر والكل يل يعني يسكنوا في معجة والرقيم قا أصحاب الكهف والرقيم قال الرقيم بعضهم بيقول إنه يعني بيقولوا إنه إنه الكتب يعني الرقيم المرقون في إيش في ألواح؟ قالوا رقي رقي مات بعضهم بيقول كتب أسماء في ألواح بعضهم بيقول من الرصاص بعضهم بيقول من الحجر بعضهم بيقول من كذا. يعني إنهم كتبوا أسمائهم وبعضهم بيقول إن هؤلاء نفس أنفسهم كتبوا لا إله إلّا إلى الله وآلفاظ توحيد وبعضهم بيقول المهم إنهم بيقولون إن بكتابة فكان هذا الأشياء الكتابة هذا بيقولوا يعني أصحاب الكهف والرقيم يعني والألواح التي رقيم فيها التي كتب فيها يقول يربم كذا يعني يكتب أنا محسنت أن أصحاب الكهف والرقيم أصحاب الكهف وأصحاب الرقيم يعني ذيك كتب فيه إما فيهم ولا في أوصافهم ولا أسمائهم ولا كان بكتبهم أم حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أولفتيت إلى الكهف قال حين أواو يعني ذهبوا لجاؤوا إلى الكهف يستقروا فيه فقالوا رب ربنا آتنا من أه من الذين كرّحنا ذهبوا إلى الكهف وهنا يبين لنا كيف إن المؤمن بيعتمد على ربي وبيثق فيه لو كيف ما لو كانت الظروف كما كيف ما كانت أو كيف قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمه نشتي الرحمه منك يا رب الرحمه هنا يعني تحل مشاكلنا بالحين احنا في خوف من هذا الملك وما معنى وكيف يعني يتبنوا في الطعام والشراب وال... في حل الرحمه إذن قالوا تشمل كل هذا الاشياء يعني نشتي نأمن وتوفر لنا حاجاتنا ونستر نعيش ونحافظ على ديننا إذن الرحمة من الله آتنا من لدنك رحمة يعني أمن واستقرار وحاجات وتوفير حاجاتنا الرحمة تطلق على يعني أي نعمة من الله قال الرحمة حين عليك رحمة من الله حين يعطيك الغذاء هو رحمة من الله يعطيك يعطيك الشراب هو رحمة من الله إذا قالوا آتنا من لدنك رحمة يعني أب من عندك الفرج فقال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اجعل لنا من أمرنا هذا قال يعني وحالتنا هذا اجعل لنا رشد وإيش يعني رشد يعني الدليل إلى الصواب وإلى التصرف الإيش المناسب يعني إذا الحين احنا هربنا ونشتين استفيد من هروب أنا هربنا من الباطل نكتوفقنا إلى معرفة الحق ويهدينا إلى الطريق المستقيم وتسعدنا ايش لنا على ما يسعدنا كأنه الهاء الرشد دي بيسعدنا في الدنيا ايش والدين اجعل لنا مخرج وهداية الى الحق آتنا من الذون قالوا اجعل لنا من امرنا رشدا بيقول الأمر بيقولوا امرنا يعني قالوا امرنا من خروجنا هذا بعض يقولون السبب اجعل لنا بسبب خروجنا وهروبنا من عند الملك وعوانه اجعل لنا رشد اجعل السبب لهداية نايش وتوفيقنا سهلت جيب سبب قالت ت تجل قالوا جعلنا من أيش؟ قال فقالوا ربنا آتنا من الذين كر من الذين لنا من أبرنا من أبرنا رجدا. فلما قالوا كذا استجاب الله فضربنا على آذانهم. يعني رقدنا. هنا الضرب على الآذان معنا نرقدهم ما عبيس معه. يعني حتى لما رقدهم يعني نوم ثقيل. نولهم نوم ثقيل حتى ما عبيس معه إلا الأصوات. ما عاد يعني يوقفهم فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا فضربنا عليهم يعني انا معنى ضربنا على اذانهم هنا كناية عن الايش عن التنويم عن الترقيد قال رقدنا في الكهف سنين عددا لا لان اذا رقد واحد ما عاد يسمع جو السمع ضعيف هنا بقى ربي لا حد كبير ما عاد تسمع حد ولا عاد شيء ما عاد استيقظ منه وجلسوا سنين يعني عديدة وضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا قال جاب اختلفوا الناس بعد ما افتقدوهم كم قل بعضهم يقول لهم كذا مدري كم سنين مدري كم يكتناه وبعضهم يقول كذا فاختلفوا فيها فبعثهم الله حتى حين بعثهم الله يعني أيقظاً من منامهم رجع دروا الناس دروا الناس كم قلنا لهم لأنهم أصبحوا حاجة قديمة مع الدروا مبلغ قالوا رجع حين رأيوا العملة هذه معهم مكتوب فيها من يعني إنها من عملة الملك دوبيانوس وعرفوا وقتهم فإذاً الله بعثهم إذا أبعثهم ثم بعثناهم بعثناهم لجيل الناس المتأذيب يختلف المختلفين يعرفوا ما هو الحق كم أشيء قال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين إحصاء لما لبثوا أمدًا يعني من هذه يعني إحصاء أمدًا أكثر ضبط للمدة هذه أش... هذه لبثوا فيها نحن نقص عليك بقون بالحق الفريقين يقول قالوا كاختلاف الناس جاء في وقتهم بعدهم بعد ما اختفوا أصحاب الكفر كم قلنا كم قلهم المدة هذه لهم فقال ورجع بعد حين بعثهم الله عرفوا كم الاش وش وال... من هذه عرف الحق من هذه عرف كم جاء لهم نحن نقص عليك نبقىهم بالحق انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى قال نحن نجي بالخبر الحق لأن كان هذا القصة مشهورة عند الناس لأنها زمان قريب من عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بعد عيسى بعد إيسا بفترة ورجع يعني انتشر لما قد بالشرف ورجع جمسوا ثلاثمائة سنة ما بان إيسا ومحمد صلى الله عليه وعلى إلا ستة مائة سنة فرجع قال وكان الناس يتناولوا أخبارهم ومنهم أكثر يعني اليهود كان في في أخبارهم ويزيدوا فيها ويكذبوا فيها فقال احنا بانجيلك بالخبر الصدق بالحق يعني بالكلام الأذي لا فيه الذي ليس فيه خطأ وليس فيه كذب نحن نقص عليك كنباءن بالحق يعني نبتفي نقول بالحد يعني نبى إيش نجيب يعني أخبار كثيرة فيها كذب احنا نقص نحن نقص عليك كنباءن بالحق إن أم فيثية آمنوا بربهم ولدنا مده قالهم مجموعة شباب آمنوا بالله ورجع زادهم ربي هداية وهكذا هكذا كان سنة الله مع البشر إيه بيقول محمد نحن نقص عليك نبقاهم بالحق بقا نقول لك قصتهم بالحق بالصدق هم مجموعة شباب آمنوا بربهم ورجع زادهم ربي هداء وزادهم ايش توفق وكان زدنا قلنا سنة الله مع الناس النذي يهتدي بيزيدها الله هداء لكن فرور يجو بيهتديه لا اكل يريع واحد ربي بقى يهديه كذي بعض الناس مريع واحد برجع يهديه ربي، واحد برجع يسبره ربي، واحد بقى يوفقه ربيه ير... ما هنا فإذا ما سوين شيء يبدأ الإنسان في طريق الخير ورب بني إيه بني إيهنا ويوافقه ابدأ بجد واهتم جاره في في السعي إلى طريق الحق ورب ما ويثبتك ويعرفك لك طريق الحق قال آمنوا بربهم وزدناهم أمهم هدا ومعرفة وربطنا على قلوبهم وقونا قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله حين قاموا عند الملك وعند قومهم وقالوا ربنا رب السماوات والأرض يعني إن الله جاء لم أمدهم بقوة أمدهم الله كنا بزادهم هداية وعزادهم قوة أيضا, أيضاً كأن الإيمان أيضا بني زيد الإنسان يعني ذا أمان الإنسان واهتداء بأن الله بيزيده هداية ويزيد التوفيق ويزيد المعربة ويزيد الجوة حتى في قلبه. قال على قلوبهم يعني جوّنا قلوبهم حتى قاموا وصرحوا في وجه الناس جميعا قالوا ربنا رب السماوات والأرض ما بلاهو حتى قاموا ولأين قاموا أو حين قاموا لا حين قاموا ربطنا على قلوبهم يعني وقت ذا يعني في هذا وكي ال... عن السبب لا <تصفيق> يوجد في, في نفس الموقف يعني أنه جاءوا موقف موقف خطر حين قاموا حين قاموا فقالوا ربنا رب السماعة الثالث ربط الله على قلوبهم في هذا الوقت لأن وقت شدة وقت حين يقوموا عند الناس وعند الملك ويقولوا ربنا رب السماعة الثالث فالله ربط على قلوبهم في هذه اللحظات وربطنا على قلوبهم يعني قوينا قلوبهم شديناها مع خافوا ولا أي إذا قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن نتوه من دونه إله ما إحنا داعين أي إله غير الله لقد قلنا إذا شطط إذا عد إذا عاد من دون إله فحنا بنقول كلام شطط يعني باطل يعني يؤدي إلى الهلاك ما في بعيد عن الحق هذا الشطط يعني أذي في يعني فأنا خارج عن الحق خارج عن الصواب لقد قلنا إذا شطط حتى قال قال الإمام دلنا المرتباء والإرسان بالقاسم قال معنا الشططة هذه خارج عن الحق وخارج عن الصواب وفي ايش وفي مهلكة يعني كل مهلك يعني لقد قلنا إذا شطط إذا قلنا إنه إله مع الله فباقي يقول إحنا خرجنا عن الصواب وخرجنا عن الحق وثماذينا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة هذا القومنا قالوا يتخذوا آلهة غير الله لولا لا يأتون عليهم بسلطان بين قال ذا لا الناس قام أنا بيتخذوا عليها قر الله لولا هل لا يأتي يعني ثاني بيقول هل لا يعني لولا يأتون عليهم بسلطان بين باي يتروج بدليل هل لا يأتون بسلطان يعني بدليل واضح على أن به مع الله ولا ببطل ولا أيها أبو هماش أي يعني عقائد وأشياء يعني مذنبة. لو لا يأتون عليهم على هذه الآل هذه بيقولنا عليهم الله كان يجوع عليها بدليل بسلطان طيب إذا هم صادقين لكن حين حينما هم كاذبين ما ما أجايب أي دليل فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كذب ولا إذن كذبوا ولا يوجد أظلم من أظلم هنا استفهام في معنى الإنكار يعني لا أظلم يعني ما بحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب هين يكذب هذا ما أبه أظلم من هذا يكذب ويكذب على الله من أضلل من افترى على الله كذبا يعني كأنه يختل الكذب على الله يقول عدوا له آلية مع الله هؤلاء يجربون إلى الله والله يعني كأن الله جعلهم لهم وسيلة للتقرب إله بيفتري على الله الكذب يصبح إله شيء كذبا وإذ اعتذلتموهم وما يعبدون إلا الله فأهو إلى الكهف نعذرين أصحاب الكهف كأنه بعضهم يقول إن كلام من الله، من بعضهم يقول إن كلام منهم. لبعضهم من بعضهم يقول هذا وإذا ما يعبدون. إذا قبلت اعتذرواهم قد قررن أن اعتذ قرروا أن تعتذرواهم، ما يعبدون إلا الله. يعني وما اعتذروا يعني وما اعتذرواهم وتعتذروا كل ما يعبدون إلا الله ما ولا تعتذروا. فإذا قررت هذا إذن روح من عندك أو إلى هذا يقول بعضهم إن كلامهم، والله كلام الله. إذا قد قرتو إذا قد وما يعبدوا وكل الآلهة هذه بيعبدوها إذا قررتوا تعتذروا كلها إلا الله ما ما معتذرين إذا اذهبوا إلى الكهف أو ينشر لكم ربكم من رحمته يقول الحين بعضهم قال خلاص ما دام قد قد وقررتوا أنكم ما تعبدوا إلا الله تعت واعتذرتهم كل الآلهة غير الله إذا اذهبوا إلى الكهف والله بعيا ينشر لكم ربكم من رحمته بعيا يديكم ربي رحمة من عنده ويعينكم يديكم الأمر ويخاريكم من ليش من يعني من مشاكلكم ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وبعيا يجعل لكم من أمركم مرفقا مرفي يعني حاجة ترتفقوا وبع قال تنتفعوا بع بع يجيب لكم حاجة تنتفعوا بع مستفيد منها يعني بيسهل لكم الاشي يعني يعني بيسهل لكم الأمر هيصير أموركم. فهنا ايضا اشتي يقول ان ان الانسان ايضا بي يعني يعتمد على الله ويثق به ومهما كان فان الله ايش لن يتركه وخصوصا حين تترك شيء لأجل الله فقال قال اذا عدتنا سمو ما يبدونا الا الله فأووا الى الكهف اذهبوا الى الكهف ما بحد هناك ولا بشر ولا وربي بقى خارجكم وبقى يجعل لكم من امركم ايش مرفقة يعني حاجة ترفق بكم يقولوا المرفق المنفعة يقول المرافق بيقولوا المرافق عامه يعني هذه فيها منافع عامه للناس مرفق هو المنفعه باجي لكم مرفق من امركم مرفقا يعني حاجه تندفع بها الشهيد بها وترى الشمس اذا طلعت وهو يرجع جالن حل بأن ادى الله من روعهم ويعني و... أزال خوفهم و... ورقتهم ها اثناء ما هم راقدين قال وسر الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفهم قال الحين بترى الشمس يعني لو انت حاضر ترى انك منتتحجر كما جاءت الشمس بيجي بتجي على يمينهم من شرقي يعني وانت عنهم موجهين شام او مشتلقين قليل شام ومشتلقين قليل قال كما جات الشمس بيجي على يمينهم ما بالله بتبدي عليهم قليل وقت الصباق يعني وقت الشروق ورجعت تغفل ما لو تتقعد من توجعهم الشمس فالله قد كأن الله حتى هيا على هذا المكان جل يرجع إلى والشمس لا بتشرق عليهم لحظات قصيرة وبيعتها خفيفة وقت الشرب ورجع غيب عنهم وأيضا كما طبعة الغروب قال بتبتدي عليهم قليل ورجع إيش تبعد هذا الشيء القليل بيجوب أجساده وإيش وزمان بتحتاج له يعني لأن الأمثال ذات قاعد بغير الشمس بتأثر وطخرب والحديث بيوم خالص شرب فيه وطخرب ولا لا ثالث بجوء قليل يعني إذا هو متوجه إلى شام وكذلك الشمس يعني مشترك لك أنه يمكن أثناء الشروب قليل وأثناء الغروب إذا هو متوجه إلى شام فقالوا لا تبدي عليهم حين تشروب قليل وحين تغرب تبدي عليهم قليل قال وترى الشمس إذا طلعت تتزاور يعني تتزاور قال يعني تتمايل عن كهفهم ذات اليمين وذا بي يعني في على يمين واحد إذا جاءوا متوجهين إلى الكهف من جهة لأنها قلنا في جهة شام وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال لا قالوا من نفس الفتحة قالوا إنه موجه كذا موجه إلى شام بعضه وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال بتقرضهم يعني كان قال ما بل ت ترفعهم قليلة ترفع إيه قال بيقولوا جرب الأمر يعني إذا جاء في طرفه قالوا قالوا بنقرب هذه البلدان نقرض في هذا البلاد أو حول هذا الاستعمال يعني يصير من طرفها كذلك كأنها تقرضهم يعني تجيلهم منها شيء قليل وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه من هذا الألكاف ذلك من آيات الله إنه يجعل يسخر الشمس بهذا الأمر بهذا الصورة لهم هذا المكان إنه يجيلهم شمس قليلة بتحتاج لأن الجسم إذا ما جعل الشمس برجع يتأثر الجسم بيضعف جور ويعني حتى بايت آخر لما يقعد متى طويل فالله بيجعلها الشمس أقول لما أجيب النمل حينها بيقولون أحسن شمس حينها وقت الشرب ووقت الغروب هذه بيجي خفيفة يجي فيها فائدة للجسم ولا بيجي فيها غرب كان الله في هاي هذه هذه الأوقات وإذا غربت تجد ذات الشمال وهم في فجوة منه يعني كأن حتى كبير وهم في يعني مكان منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اذا هدى الله انسان فهو المهتدي ما عاد يمكن ايش والله ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اذ يضلها الله والذي يحكم الله ببلاله والذي ما ادريس الله التوفيق ادريس الله التوفيق ما عاد يمكن أي واحد ايش يرشده ولا يكون صاحب له يعين في هذا ان الانسان لا يعتمد على نفسه بعض المرات يقول واحد انا الحين عاقل وانا متحكم في نفسي وانا جاهد اترك طريق الراه الصالح ولا اترك طريق الباطل هو صدق ان جاهده لكن ما يعني لكن بالله. جاهده ويستعين بالله يجاهد ويستعين بالله كانه اذا ما استعان بالله وعند النبايص يستروا الحاله ما جد كانه بيقول الله ما يمكن ما يجهدك الله إذا معك توفيق من الله فإن الله يجهد في ساعد الإنسان ما بل أن الإنسان يبدأ في طريق الخير ويحاول والله بيساعد، فإذا ما الإنسان ما بيحاول ولا بيسبر شيء فالله بيترك مساعدته وإذا ترك الله مساعدته ترك عوانا فمعدها ممكن إهديها أحد فقال من يهدي الله فهو المهتدي هذه يوفر, يوفر لها آي شاء الله أسباب الهداية ويعني هذي مهران دي يسلق طريق الخير ورجع يهديه الله في هذا اليوم التليف ومن يضلل ومن يضلل الله هنا قلنا لكم الله ما يمكنه يضل واحد يعني يقوي عن الطريق ان ذا منافر الحكم إن الله بيبعث الانبياء ويلي بعث الكتب ويجي يحذر الناس ويخوفهم ويجي الكلام ورجع يحاول يضللهم لا يعرفوا ما هو سابره الكلام كل كلمة في القرآن بيضلل ما يمكن نحملها على معناها هذ... الظاهر انه في الناس لكن معناه يظل الناس يقول الله بيظل حد يعني بيتركه ما عديها بلا أسباب هداية لأنه ما نفع فالله بيها بهداية للناس بيها بهداية حتى الفرعون وكل الجبابره والطوامي يدعي الناس إلى هداية يبلم مع هداية ويسبر كل شيء يقول لهم يسبو وما بينفع فيهم فإذا ما نفع إذا ما سبروا وما رضيوا برجعه ما عدي أسباب هداية من الله ما عبب يوفر الله من الله أسباب الهداية فإذا حرمهم الله من هذه الأسباب خلاص ما عاد يمكن يتوفقوا له فلذا بيجوا المجرمين مثلا بيجي أول ما يكون الإنسان حتى فطرته بيجي تدعه إلى الخير فأول ما يدخل في طريق الشر بي يعني يحصل له من الله تنبيه بي يعني بيجي له قلق في كثير من الأكعالنا كما واحد قصر في واجب بيجي فيه قلق وفيه ظجره وفيه حين ما فعل ذاك الواجب ولا ارتكب فعله وهو بيخاف منه ويت... يعني يضطرب منه هذا اذا بيجي معك شيء من الله اذا ما ارضينت به وتركت انت الايه تر... يعني ما ارضين ترجع الى الصواب المفروض انك حين تحس بنفسك يعني كأنها شيء من الله فطري انك اذا اخطيت انت ان الله يجعل لك في نفسك حاجة تأنبت وحاجة يعني تف... اي تخوفك وتزعجك انك ترجع عن هذا الطريق انه امر ما هو طبيعي وترجع الى الحق فاذا فعل الانسان ارتكب طريق الاش... يعني دخل في طريق الشر وجال هذا الامر وما رضى وفعل ثاني مره بيجي الامر جاي له من الله بشكل اقل لما يرجع ما عاد ما عاد يجي الحين هالمجرمين المجرمين قلنا به ناس مثلا لو يقدموا واحد على ما هو امر ثاني في حالة كما درينا أنك وجي انت واحد بيقسيه وتبقى في حال ما تقتله في يعني يعني بيحصل للانسان حالة نفسية يعني شديدة يضطر اضطراب كبير كأن حاجة من الله بتنبهك انك تثلاه هذا ليش على الغلطة وترجع فذيه هو مدبر وما يبالي يجي فيه إذا حاجة هو يت يتألم وكذا ويضجر ويضيق وعدير ثكثالي مرة يقتل في يجي له الثاني مرة جاء اقل هذا التأميم الضمير والقلق وإذا قتل هذا مرة جاءه أقل لما أرجع يقضي بعض شيء طبيعي مع ذي فهنا الله ما أبي أبليهش هذا الحاجة الد... هذا يعني هذه بت... تهدي الحاجة هذه تنبه لأنه ما استفاد من أول تنبيه فإذاً هذه ما عبي يعني بي... ينعم الله عليه بأسباب الهداية وبيرطف به وهي... يعني سهل أسباب الهداية ولا ين... التنبيهات خلاص ما يمكن استديه حتى أنه يرجع في الأخير بيسوي اشياء قلب سرده بعض المشركين يحاند ويحاربوا الحق وحتى لو خان فيه خلاك له وخساره له فيه دنيا واخره فالبداية كان بيضحه من اجل الدنيا لا يفوتهم مناصبهم ولا يفوتهم شيء ورجع فاخر يقاتلوا ورجع جوقب ضعفه ومع ذلك يقعد يقاتل الحق وجوقبه يبتلوه ومع ذلك يسمد يعني ما عده ما عاده بعقله كان خلاص بسبب جرائم هذا ما يهتدي لوجه ما فقال اذا ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا ما عاد احد با ينفعه ولا يهده اذا قد اضلها الله يعني قد آش سلبها الله من اسباب الهدايه وتحسبهم ايقاظا وهم ركود قال اصحاب الكهف قال لو ترام تقدر انهم ايش إن مستيقظين ما هم ما عيونهم باترام وبيتحركوا وتقدر إنما إيش إنهم مستيقظين ما أمرقود وتحسبهم أيقاباً ما أمرقود يعني إذا حين يقول تحسبهم أيقاباً يعني أو حين رام باتقولهم مستيقظين قالوا كانوا عيونهم وبيتحركوا يتقلبوا كذا وكذا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال بنقلبها مرة على يمينه مرة على شماله وهذا أيضاً فيها حفظ للإنسان تعيني قلبه ربي لأن الإنسان لا يجلس على في مكان على حالة واحدة ويجلس فترة طويلة برجع يتأثر جسمه ما بل إن الله بيجعل في الإنسان طبيعة كما قعدت في مكان كذا وقعدت خيارات بتتعب ويجيبك ألم ذا وتقوم وتغير جلسات كذا ولا كذا ما بيستروح أحد لكن الحين جواحد رادد قاله راقد فالله يشتي يحفظهم ويشفي أجسامهم بيغلبها لأنها لا يجلسوا على حالة واحدة ما يتحركون من ذاك الأجسام سيرك ماذا هو أحد قدوم كبير ما عاد بسير يتحرك بيحتاجه لي قلبه والله يعني يتآكل وتعفل جسمه فيبعد كذيه مسدوح على ظهره ولا يتحرك فيتآكل جسمه ويستأثر بيحتاجه يقلبه فالله سبحانه وتعالى قال كان بيقلبهم ومرقود وقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعه بالوسط قال ما أدل يديها الكلب يعني لو يتراهم يترا هذا الأشياء لهم يتقلبوا كذا وعينهم فتحهم والإيش والكلب ما دي ما ديده في الوسيط قالوا في الباب بعضهم يقول من داخل الباب بعضهم يقول من خارج وكلب مباسي تندرعيه بالوسيد بيقول حين يقول قال الوسيط أبي يغلقه يعني حين قال النار مصده المغلقة الوسيط كأنه ال ال الباب بعضهم يقول فسرها بالباب وك وكلب مباسي تندرعيه بالوسيد بعضهم بيقول يمكن لما ركض النمامات لأنه ما قال الله هنا مات فيه ومدري جاءه بعضهم يقولون ما راقد الكلب وبعضهم يقولون جاه راقد بدري كيف لكن بلا ما ذكر الله حنان نياش أنه نعمها الله قال وكلبهم باسدوا انزراعه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا أيضا من حفظ الله لهم أنه جعلهم بطريقة يعني تخلي أي واحد يراه يخاف منهم ما يمكن أحد يلعب عليهم ولا يسوي شيء ولا يضربهم أي يجي. يراهم إيش بيخاف ويهرب هذا أيضا من الحفظ من حفظ الله قال لو طلعت عليهم لو الله يسمينهم ثرار نكمل يهرب منهم يعني كأن الله بيجعل إيش خوف ورعب من الأي واحد يراهم فلذا وهذا من أسباب الحفظ لهم ما يعني حتى الحيوانات ما يمكن تجي عليهم أتراهم تخاف وتهرب والبشر أي واحد يراهم بيهرب فلا أحد يتدي عليهم ولا أحد شيء يقارب لهم لو اطلعت عليهم لو وليت منهم فرارا يعني هربتنت ولملئت منهم رعبة من رعب قال تمتلك خوف شديد الرعب الخوف الشديد وكذلك بعثناهم مثل ما رقدناهم كذلك يعني كذا كالإنامة بعثناهم أيقظناهم من نوعهم ليتساءلوا بينهم يساءلوا يسألوا بعضهم الآخر قال قايلوا منهم كم رأبتم بيقول بعضهم للثاني يعني للبعض رأى كم قل قعدتوا كم قعدتوا راكدين قالوا لا بثنى يوم أو بعض يوم السر. ما حسوا بالوقت ولا حسوا بشي ولا حسوا بالإن كلهم مدري كم من قالوا لا بثنى يوم أو بعض يوم أي ثنا يوم او بعض قالوا ربكم أعلم ما لبستم قالوا لاحظوا أشياء غريبة بعضهم بيقول تلاحظوا مثل تغير في أجسادهم بعضهم بيقول اضافة في رؤوس كبر شعورهم العام لما رجع قالوا بعضهمها الله عالم كم لبست من تدارين يعني يعني الظاهر ما إحنا دارين إيه ما هي مثلاً وما وبعضهم قالوا ربكم أعلم ما لبستم فابعثوا أحدكم بورقكم قال يا ربي يا ربي ما مدري كيف يعني مع ما جاء لكم تدروا خلوا من ذا الأمر وابدنا ذا الحين رسلوا واحد فابعثوا أحدكم بورقكم الورق بيقولوا الفضة العملة جاء مع عملة فضة سماوة ورق الفضة ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكاء طعاما فليأتيكم برزق من قالوا كذا يعني بعد ما سألوا كيف وكم قلنا قالوا ها الله علم احنا دارين كيف فالحين كانوا بيقولوا إيش يرسلوا واحد فهذه العملة هالورق الورق, الورق بيسموه الفضة يروح يشتري لنا طعام فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أذكاء طعاما نفسر أي المدينة أي الأماكن فيها مكان فيها أي طعام أذكاء أطيب قال أطيب يعني يكون أحسن هو بأن يكون حلال وأن يكون لا يكون من الأشياء من المحرمات لا يكون خمر ولا من محرم الله. هذه الجولة بيتحركوا وفي ذلحال بسروان هذه هو حلال يعني هذه طيب والطيب قالوا بيجوا الحلال. هذه ما الذي يعني الذي تستلذ النفوس. قال فلينظر أيها يعني أي المدينة أي مكان فيها بيجوا أذكار عام أيها أذكار عاما طعاما طعام برزق بيرتجمن يفسرون باكل الطعام اي المكان بيجو فيه طعام ويجل منه رزق لخب سي... ولا يتلطف يعني بقاعه وينتبه وحده ولا يشيرن بكم احد ولا يخبر ايش لا حد ولا يخلي حد يدري يدري بكم يعني يتخفى وبحيث انه لا يحسوا به ولا يعرفوه ولا يراقبه ولا يدرو لان اذا دروكم بيجي لكم مشره انهم إيه يظهروا عليكم إذا عرفوكم ودرابكم وين أنتم عادم ما امدل وش قبة عادم رأي إلا الملك الأول هذه هربوا منه هربوا من الملك وخايفين من القتل والخوف يعني من ال يعني من قتله وبكى فقالوا ذا حين قت ق حين رجدوه كم قال روحوا حد يشتري وأهلا يدرو باجي إيه ظهروا عليكم يعني إذا اكتشفوكم عبد درابكم يرجمواكم باجبت لكم رجم يعني يرجموكم ويهينوكم حتى يقتلوكم بطريقه الرجم وهذا طريقه فيها اهانه او يعيدوكم حينما ثم ترضوا ولا ترضوا لا مو اي شيء او عدا وتكونوا انكم ترضوا في ملتهم أو يعيدوكم في ملتهم اما انكم ترضو ما ترضوا لهم وتحافظوا على دينكم ويرجموكم ولا ترجعوا الى دينهم يعني او تتحولوا الى دينهم أو يعيدكم في ملتهم ولن تفلحوا اذا نبدأوا إذا رجعتوا في دينهم خلاص ما عادكم فالحين ولا فائدين ولا إذا قبات رجعوا إلى دين الباطل ولن تفلحوا اذا نبدأ لا يعني خلاص ما عادكم متفقين إلى بريق الخير وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق أيضا قالوا كان يعني بعد ما أنامهم الله وجلسوا ثلاث سنه و أو سنين. جاء الناس بيتخ يختلفوا. بتناقشوا فالح فالبعد. بعضهم بيقول ما ما عاد يمكن يأشر. يبعث الله الناس. و بعضهم بيقول لا يبعث الله الناس. برجع يبعث الله الناس ويحيي. والناس بيقول لا. ورجاء كذا الناس مختلفين على الناس يقول بالبعد والناس يقول لا ما في بيشي بعد. فقال في بعثهم الله. بعد هذا المدة الطويلة، الجلير جاء يعرفون الله إيش برجع يبعث الناس من إيش من, من موتهم مثل ما إيش بعث الله مثل ما قلهم ذا الراقدين ثلاثين سنة، وكذلك عثرنا عليهم خلينا الناس يعني نربي علم الناس اهتدوا إلىهم، قالون حين راح ذا عندك اشتري، هذه قالوا له اشتري قال بعث احدكم بوريقكم الى المدينة راح يشتري برجع يشت يشتري, يشتري علمه من نقود. الله حين ذي عندك الفضة القديمة هذي قبل ثلاث مئة سنة. اللحين قالوا انك دا كنز. مسكوه قالوا ذا اكيد مع كنز ولا ذا يعني إذا أشياء قديمة أثرية واكيد إن نلقى كنز ورج قالوا مسكوه وروحوا بعض بيقولوا الملك ورجع قص الله القصة يعني هو كخبر لهم بالقصة ودراء عند الناس قد تغيروا حتى جاء الملك قالوا قدو يا قدو به ملك جديد. كده بالبارمه مسلم ما بلغ الناس يعني ناس ما رضوا عد ناس بينكر البعث وناس بيقروا بالبعث فقال يجاب عثم كذلك اعثرنا على اجتي اعثرنا على يعني خلينا الناس يعذروا عليهم قال اعثرنا عليهم ليعلموا ان وعد الله حق لجل يدروا الناس ان وعد الله حق انه بيرجع يبعث الناس هذا تفسير وبعضهم بيفسر تفسير ثاني بيقول لجل يعلمهم اصحاب الكف ان وعد الله حق هني يبعثهم ويحييهم اذا ان الله حفظهم من ذاك الملك ولا استطاع يضرهم ولا يسوي لهم شيء اللي علمهم اهل الكهف بعضهم يقول وكذلك عثرنا عليهم ما هو ما هو ما هو من وعد الله حين أوعدهم انه اذا انه هيئ لهم امرهم رجعوا لنا باين لجيهم منه مم. وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق. باعث بالكذب. قال حين قلنا على الناس أنهم مختلفين. إذا لا وبعدها وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا وعد الله حق بالبعث وأن الساعة تلا ريبة فيها. حين قال الله وعد حق الله حق وعدنا الناس فيها. ما فيها شك. قال بينهم أمرهم. هذا الكلام قال حياتب يتنازعوا بينهم أمرهم يتنازعوا ويقول الناس بل بعث الناس بيقول ما بشي بعد فأعثرهم عليهم لقلي يعرفوا أن الله حق والنفاء يبعث الناس وأن الساعة لا ريبة فيها فقالوا بعد ما أثرنا عليهم إيش عثرنا الناس عليهم بعد ما خلنا الناس يضربهم قالوا لأن الله قالوا بعد ما عرفوا من الناس وضرب قصتهم رجع صاحب يعني الرسول هذ قالوا يروحوا طعام الى ما عند اصحاب الكهف قال است... يعني تكلموا معهم قليلة ورجع... رجعوا قالوا ما عرفوهم ما عرفوا يعني خبرهم ودروا وهم دروا وش نقول لهم دروا لهم مدري كم راقدين قال فقال ابن اذا عثرنا عليهم فقالوا ابنه عليهم يعني كانوا بسرعه ما عرفوه رجع ماتوا ورجع قالوا كيف عليهم بنيانا يعني غلقوا عليهم يعني ذول قصتهم فيها عباه وفيها عباه وقصة عيبة ابنوا عليهم بنيان غطوا عليهم وهبوا ايش ابن ابنوا عليهم بنيان ربهم اعلموا بهم يعني كأن الله وذي واعلم بهم وذي يدرب احوالهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا هذا هو غلبوا على أمر الناس هذا هو تولوا قالوا يا مسلمين فشل بن نغال قال قال عليه مسجدا فاشريك دين دليل حين قال عليه مسجدا انما ان المسلم ان المساجد ما هي لا لا يعني المسلم هذه يعني ينزه الله من مشابهه المخلوقين لا على دين الله دين الله دين الحق في لا إيه لكن النصارى ذي بيجعلوا آلهة مع... يعني بيجعلوا مثلا يقولوا مسيح ابن الله، دولا بيقولوا عزير ابن الله وبيجعلوا آلهة مع الله، مذو على الدين الحق، فو يعني إن ذي بينزل الله ويجعل عجيب هذا الحق يعني الصحيحه بيقولوا هذا دين الإسلام، لأن ما الإسلام ما بلاء يعني عاد محمد. قال مساجد، وشو يقول مساجد؟ قال قال إن المساجد هي ما إلا المسلمين. استمع الله ولكن كلمه مسلم إلا كان بمثلم. الا مسلم هذه تولى قلنا لك المسلم يعني ذي هو بيعرف الله وينزه مشابهه المخلوقين وينزه عن الظلم فهذا اللي بيعرف الله حق المعرفه يعني هذه هو عقيده السالحه الصحيحه هذا المسلم نحن نعتبر الإسلام ما هو الإسلام حين يقول المسلم ما هو ما الإسلام إن أنه واحد مؤمن بالنبي بس والله أذي أتباع محمد آه. المسلم أذي هو أقيدة الحق يعني بيعبد الله ويوحده وينزه من مشابهة المخلوقين وينزه من الظلم قال, قال الذين غلبوا على أمرهم يعني إذي قتولوا لنتخذن عليهم مسجدا قال سيقولون ثلاثه الرابع هم كلهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هنا صفحة 296 سورة الكهف صفحة 296 آية 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم.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 أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشيك في حكمه أحدا واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا قالت ثلاثه قولون ثلاثة الرابع كلبهم بعد ما أخبر الله عن قصة أصحاب الكاف جاء قال سيقولون ثلاثة الرابعة هم كلبهم سبب نزول الآية ان اليهود أو أن أهل الكتاب جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله بيسألوا عن أصحاب الكاف وعن عددهم قبل يزل الوحي قال الله قال يعني أنزل يعني قال سيقولون ثلاثه نلاحظ سيقولون بالمستقبل ما قال قالوا ثلاثه قال سيقولون ثلاثه الرابع كلبهم ويقولون خمسه الى سبعه وثامنهم قلبهم خمسه سادسهم قلبهم الى اخر قال با يقولوا كذا هم قالوا بعد ما انزل الله هذا الكلام او اوحى الله هذا الكلام الى رسوله وقالوا بعده نفس الكلام لا معنى سيقولون <تصفيق> يعني ايه اخبر الله ان يقولوهم قالوا قبل ما يبلغهم النبي بما, بما جاء به الله وفعلا قالوا كذا قال بعضهم يقول ثلاثه سيقولون ثلاثه الرابع من كلبهم يعني اختلفوا في عددهم بعضهم يقولون ثلاثه والكلب والرابع بعضهم يقولون خمسه والكلب والسادس وما بالله كذا اياه قال ما معهم دليل ولا معهم مستند لا ريم بالغيب يعني عشوائي هكذا ما في ما مستند الهم بيقولوا كذا يعني بدون اي مستند فهذا فلذا قال ريمان بالغيب وبعضهم بيقول ايش سبعة وثامنهم كلبهم ولاحظنا انا ما قال في ذا ريمان بالغيب قالوا ما معنى بعضهم بيقول هاي إذا قال كذا فيعني إنها على الحق إنهم سبعة وثمانين مكالبهم لأن الله ما قال رجيم في الغيب بالغيب وللولين قال رجيم بالغيب لكن ما قدوه الظاهر كذا للولين إلا أن معنى رجيم بالغيب يعني دون أي مستند بيقولون ناس ثلاثة رابعهم كلبهم وناس يقولوا خمسة سادسهم كلبهم ورجيم بالغيب ما معهم أي مستند وبهناس بيجوا معهم مستند ولكن بيسبروجو المستند خاطئ ناس بيقولوا ما هم مستن يعني بي... مع روايه يعني الاولين اللي بيقولوا ثلاثه رابع قلبه ومذي بيقولوا خمسه سادس قلبه ما معهم روايه ولا معهم شيء ما بلا كذا زهد يعني ولا عشوائيه كذا منهم ما معهم اي مستند فلذا قال الله رجل بالغيب يعني ما بلا كذا نجي في... الحين نقول نجحانا وناس بيقولوا انهم 87 قلبه لكنهم غلط ولا ما هو رايين بالغيب ولا معهم مستند لكن مستند يعني في معهم رواية خطأ، معهم رواية أيضا خطأ، لأن ما حد دارج أفهم، فلذا قال الله قال قل ربي علوا بعدتهم، يعني الله ذي عالم، يعني كلكم من تدارم كمهم، فلذا قال الهادي عليه السلام الله ما يعلم ما حد ما حد عالم منهم جمع، بن لا، إلا برواية عباس قالوا إنهم ال... إنه قالوا ما يعلمون الا قليل، وقال ابن عباس أنا من القليل. قالوا بعيد هذه هو الظاهر إن ما أحد علمهم منها إياً يقول الامام الهادي والظاهر ظاهر الكلام كذا حين قال قل ربي أعلم بعدتهم يعني الظاهر أنه ربي ذي هو داري ما يعني, يعني أنتم من تداري جمع لا الذي بيقول ثلاثة رابعة مكلبهم ولا الذي بيقول خمسة ستادس مكلبهم ولا الذي بيقول سبعة وثامن مكلبهم آه. إذن الله هو العالم ولا وهذا شيء ما هو نحن مكلفين ندري كم عددهم ما هو جد ما هي مسألة ندري كم عددهم كذا أو لا كذا ما يعني ما بتعلق باش شر مكلفين فيه وراء معرفة هذا الخبر إذا علينا أن نعرف ان يعني ربما أن الله ما يشتي نعرف أصلاً في خبرنا أن الله ما ما يعرف إلا الله وما علم الله دليل حتى ان قال ربي يعلم بعدتهم الله ذي عالم بعدتهم. يعني انتم جا معه ما أنتوا عارفين وائرو كرام كذا ينقولون هكذا وناس ثاني طلعوا هذو داري ما هم داري قال ما يعلمهم الا قليل ما حذر الله قليل و... وذلك في ايام حين خرجوا يعني قالوا ما ما درا بهم الا قليل وذلك ايه حين خرجوا الى ال... الى كهف هنا ربو جاء الناس جاء ما عارفين لهم. الناس عارفه ان اصحابهم الله قاربهم دروا كم ابي خرجوا هم قالوا ولما ذحين هذه بيقولوا هذا الاكبر كلهم هم داري يعني ما اذا ما قدر الاقوال كلها يعني الظاهر ما هم ما يفحيها كلها في, في الايه ما يعني عددهم يعلم ولا ولا ما يعلم, ما يعني يعني ولا ولا يعلم, ما يعلم في سياق لكن ما معنى اشي ما مع الظاهر إن كل هذه الروايات ما يعني ايش كان الله بيقول الله العالم يعني كلها ما هي أيش ما هي حقيقة. فلذا قال الهادي ما ما حد أيش عالم لا دول ولا, دولة ولا دولة. حد بلا ما حد عالمهم قد ما يعلمهم لا قليل ما حد وما علمهم لا قليل قال في ذلك الوقت آه. حين خرجوا قالوا ذي ذي حين خرجوا وحرفوهم و... جاءهم عارفين لهم قال وبعضهم عبي يقول لا حين يقول سبعة وثامن هم كلبهم ماذاك ما قال قال خمسة سادس هم كلبهم وقال ثلاثة الرابع من كلبهم قال بالغيب وبعدها قال سبعه ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم جاب الواو وهذا وحده اذا ما دار صدق حين قال ربي وثامنهم ثانيا قال فلا ولا رجمن ولا ما قال رجمان بعضهم بيستند الى هذا الامور وما في الواقع ما في اي مستند ما في دلاله وش باقي اذا قال واو ما في دليل على ان الواو تفيد صدق في صدق ايش الكلام ان الواو ثامن العدد لا يوجد شيء وأنه العدد مرة يعني عند العدد أبي تم أدعوه ما, ما بشي ذافن اللغة ولا دلالة ولا أجل ربما ما هو المسار ما هو المسار هابو لهم معلومة نحن نحن المكان حين قال وثائع منهم لا يوجد منهم إلا ما فيها أي دلالة ما فيها دلالة على أن هذا الكلام صدق أخلا مم. إذن الظاهر كلام الإمام الهادي إنهم أحدهم عنهم كل ذلك الكلام ما يعني أي شيء. ما بل أنه بعضها وصفها الله بأنه رجم بلغيب لأنه يعني بيقولوه عشوائيا كذا بدون أي مستند وبعضها ما وصفها رجم بلغيب بايس بلغيب معه مستند ولكن مستند ضعيف وجهوا فيها خطأ أما بالنسبة للواو استعمل الواو في يقولوا سبعة وثامنهم كالبهم قال ربما أنه يشتي الأذيب يقولوا هذا القول الأخير يشتيوا يقولوا يفرقوا لك بأنهم سبعة أنهم غير الثامن هو شخص يعني شيء آخر جنس آخر غير جسم يعني مم. الناس المتكلمين بهذا القول الأخير بيقول لك من سبعة وثامنهم كلام يعني الشيء شيء مغاير لأن الواو تعتير التغير يعني العطف يدل على المغايرة يعني قصده أثب هذا الدور يدل على المغايرة بس حجاي بالواو هو ماذا في الصواب إيه والدولاك ما قصدوا إلى هذا المعنى بس مم. هذا إذا استعمل الواو إذا يعني تحملها ونقول إن الواو وثمانين ندل عن هذا القول هو الحد ما في أي دلالة ولا بنفهم ولا غير نحن في حاجة في هذا الأمر وإثبات معنى موجود؟ نعم قال قل ربي أعلم بعدتهم الله ذو عالم يعني قل لم كذا ربي أعلم بعدتهم من. يعني كلكم من تدائم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري الله إلا قليل إذا يخبرهم الله بس فلا تماري فيهم إلا مراءا ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا قال إذن لا تماري في أصحاب الكهف لا فيجاد في أصحاب الكتب، فيهم يعني تكلم عنهم وتجادل أهل الكتاب فيهم، إلا جدال واضح، لا تدخل معهم في متاهات وفي نقاشات بعيدة، جادلهم بالأشياء الواضحة النفع فيهم ولا تتركهم، ماهم حقن إيش تبي، فلا تمارفهم إلا مراعاً ظاهرة، المراء هو الجدال، إيه بيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله، قال لا تجادلهم إلا جدال واضح يعني واضح. يعني لا تدخل معهم في مداجات عويصة ولمات في اشياء أش... يعني أشياء غريبة ولا أشياء بعيدة ما هي واضحة لأنهم يعني ناس فيهم لجاج فيهم يعني ما, بي... ما يشتوا يعرفوا الحد لا تناقشهم الا في أشياء واضحة حتى إن بدهم يقتلن ولا أخرى اترك الإداءة معهم قال فلا تماري فيهم يعني إذا الممارها المناجسة مجادلة لا تماري فيهم إلا مراة ظاهرة لا تستجدله إلا مجادله واضحه في أشياء ظاهرة إن رضيهم ولا خلاص دعم مناجيههم إلا مراة ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحد ولا تستفتي تسأل في فيهم يعني في أصحاب الكهف لا سأل أحد منهم قالوا منهم يعني من هذا الكتاب إذا لا تستفتي لا تسأل يقول الله للنبي الله بيتخبط لك بالحق وما به حق من عند الله ولا دارهم هو ما هم دارين فلا تروح تسال اي واحد من اهل الكتاب في في في موضوع اهل الكهف اذا ولا تستفتيهم يعني في اهل الكهف اهل الكتاب يعني اليهود أهل اليهود والنصارى قال لا تسألهم لا تستفتي في قصه هابل كهف وفي أهل الكهف لا تسال اي واحد من اهل الكتاب انسى ما هم دارين به ولا يعني قد اكثر اقوالهم بي مطلوبه ولا معهم اي يعني ما مع معرفه ولا تستفتيهم منهم احدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله ايضا هذا تعليم لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وللناس جميعا ان ملاكم يقولوا ان بيسبر شيء الا بان يقولوا مع ذلك ان شاء الله لا تقول بسال يعني بسافر قد ولا بقى يعني بأش أبي اشتري قد كذا ولا ببيع قد كذا ولا بسوي كذا الا وتقول ايش ان شاء الله بيجلك انك يعني لأن في الواقع انت ما تستطيع يعني تعرف ان الامور كلها عذهب بيد الله ما يعني لا تقدر انك خلاص انك متحكم في الامور وجهدك سبر وجهدك يعني تتركه يعني وتفعل عاد الله هو المتحكم وهذه يقدر على كل شيء اذا لا كنت تعقد امر ولا تقول بات افعل كذا الا بان تقول ان شاء الله هذا المعنى الاظهر بقينا فيه كيفيه الدلاله اللغويه ولا تقول ان شيء اني ذلك غدا يعني في المستقبل اي حاجه با لا تقول اني بس على غد يعني في المستقبل الا بان تقول الا بان ايش ان الله قال يقدر الباء قال زمخشري يعني الا منسبا بهذا الكلام بان تقول الا بان يشاء الله يعني الا منسبا بمشيئه الله يعني الا قائلا بهذا الايه بهذا بمشيئه الله يعني قائلا ان شاء الله كان قال الا قائلا ان شاء الله فلا تقول انك ما تفعل شيء واذكر ربك اذا نسيت واذا كنت قال واحد يفعل قال لا كذا ولا يفعل ولا ما قال ان شاء الله كما تذكر يذكر الله يقول ان شاء الله يعني كمان ما قال ان اي ذات شيء تفعل شيء في المستقبل فلاكن كنت وتقول لا تفعل كنت جيده يقول ان شاء الله وكما نسيت انت تقول انك لا تفعل شيء وما, وما تذكرت انت فقل ان شاء الله انت لهم يعني مثلا تقول ولا تتذكر تقول ان شاء الله كما تلهم انت تقول ان شاء الله قال واذكر ربك اذا نسيت كما نسيت انت كن اذكر ربك يعني انت لهم وقل عسى ان يهديني ربي لاقرب من هذا رشدا بيقول بيقول الله للنبي قل عسى ان يهديني ربي يعني ارجو من الله ان يهديني لاقرب من هذا يعني شيء اقرب من هذا يعني بيفسروا هذا بعضهم بهذا يعني قصه اصحاب الكفر لاقرب من هذا يعني الهدايه اكثر من هذا رشدا اكثر من هذا وبعضهم بيقول اذا نسي اذا نسي تنتام يعني ما قلت إن شاء الله. تقول الله عشان الله يهديني يعني الحاجة أحسن من هذا. يعني حين نسيت هذه المرة في يهديني مرة ثانية الحاجة هي عد ألف لأقرب من هذا الذي نسيت كأنه قال. قل برجاء إن شاء الله هو. إيه يعني ولا ولا يوفقني إن أتذكر يعني يهديني كان الهدا يعني إن هناك ما جب هداية يعني يقول كذا ما توفق الله يهديني إن يكونت. أت... اللي أقرب من هذا رشد لي أش أهم من هذا يرشد الله يرشدني إليه، والله يرشدني إليه هنا يكون عرف. ولبثوا في كهفهم ثلاث سنين وازدادوا تسعة. إحنا قال يعني قال على عدد سنين قال ضربنا على عذاريم في الكهف عدد سنين ما حددها, هنا. حددها هناك، هنا حددها بين هناك أجملها هنا بينها. قال لبثوا في كهفهم ثلاث سنين وازدادوا تسعة. ثلاثمائة سنة وزادوا تسع يعني ثلاثمائة وتسع سنين فعلى سنين هنا مما يجي تمييز ثلاثمائة هو وجوه خلاف المعتاد المعتاد في جمع ثلاثمائة في تمييزها أنه يجيه مفرد ومجرور ثلاثمائة يعني يقول ثلاثمائة ريال ثلاثمائة سنة حادثني يقوله كذا قالوا أقامل الجمع ما قام الايه المفرد هو هنا اوزمه وهنا قطعها قطعه عن الإضافة وهو بجز قال في 300 هذا المدها هو المدها بثوار في الكاف قالوا بعضهم يعني انهم خرجوا منه حين يقول كذا مم. حين يقول قعدوا في 300... 300 سنة يعني ذي قعدوا في الكهف. يعني انهم خرجوا مم. استفادوا بعضهم انهم خرجوا من الكهف و بعد ما قالوا جاء الأشي. الرسول حقهم لأنه قلنا بعثوا واحد منهم يروح لهم يشتري لهم طعام ويرجع جابوا يمسكه وروحوا إلى الملك والله الحين عرف أن الدنيا قد تغيرت وقبل هناس جاه بدل الذولك الأولين وقبل هناس صالحين ومؤمنين ورجع جاي وصلهم وخرأ يوم من الثامن بعثهم بيقول هذا لا ولا بيقول في ثامن ما هو معطوف على شيء يقولون على أنهم يقولهم لا ما عاده ما يشتي سيقول لكم لماذا قال بعد يقول لا وعلاهم ما لم يكون حين حددوا يعني وأيضاً المدة لكن قدوا لا حدد كان لا حدد. في الواقع هم اختلفوا في المدة فقال لكم يعني يابد سبق نزاع في المدة بعض نقول نها كذا بعض نقول نها كذا تخبر لك الله في المدة قال هم جلسوا ثلاثمائة سنة وتسعة سنة وهم جايوا لك بأقوال ف... انصح اقوالكم كلها قل الله اعلم بقول وبي... الله وعلى بما له الله علم بذيل بي يعني تخبرنا لك وقل مقطع الكلام الله اعلم بما له سوى انتم يعني كل كلامكم وزعاتكم ماذا ما هي ما يفاه هل انكم انتم العارفين له غيب السماوات والارض وذي دار بال بال ايش بال... بالسماوات والارض كلها م. يعني ما هي ذي الشيء بالنسبه للسماوات والارض بس السماوات والارض يعني حاجه عجيبة يعني أشياء ما يمكن يدركها الإنسان ولا يمكن يتوصل إليها فالله داري بكل شيء في السماوات والأرض ذالحينه مهما بلغ علم الإنسان وتطوره وقدرته وإمكانياته واجهزته قد يلاحظ العجز الشديد يعني باستغرب واحد ذالحينه حين, حين يكتشفوا في السماوات والأرض إن به نجوم يعني هذا النجوم الذي بنراه هذا الحين في السماء بيقولوا يعني الشمس مثلا احنا ما بلنا الشمس هي قريبة من الأرض والقمر حتى أقرب بكثير هذه الكواكب قريبة من الأرض بابي النجوم الذي بنراها صغار وبعيدة بيجي كبيرة إلى حد بعيد ما تتخيل ما تتخيل يعني قال بعض النجوم انها بيجي من الشمس قال يعني قال ألفين مرة كبرى ألفين مرة يعني ما بيجشمت عند الله نقطة صغيرة في جد وبنراه ذحين نجم صغير هذا النجم كلها بعيدة إلى يعني إلى حد يعني بعيدة مسافات كبيرة قالوا إن بعضها بيحتاج الضوء بعضها إلى آلاف السنين لما يصل عندنا آلاف السنين لما يصل الضوء احنا ذا الحين بيقولوا أضاءه سريع أسرع شيء ذا الحين أضاء يعني ذا الحين كما يسمعنا كما جات برقه ولا ولا جاء مثلا ضربه بالطائره يعني أول شيء بال بالرلمة ورجع لفترة هم تريكم ورجع نسمع الصوت يصطلانا ذا الحين الصوت بيقولوا سرعة الصوت هائلة يعني سرعة حجيبة سرعة الصوت، لكن عاد الضوء أسرع منها مدري كم مرات الضوء أسرع من ال... هذا الشيء كواكب أو نجوم بعيدة عنا ما بيصل ضوأها يعني قالوا حين الشمس، ربما ما بيصل ضوأه الا في ست سد... دقائق الضوء يصل ما عندنا، ما بدنا قد وصل قبل رواصة، يعني أول ما أضاءت بحكي ست دقائق لما وصل الضوء إلى الأرض. إنها مسافة بعيدة. بعيدة، لكن بعيدة، لكن دالحين قبيطلو بأشياء نجيوهم بتحتاج لها ساعة، ما هم بلا دقائق، ورجع قالوا بعضها أيام، ورجع شهور، ورجع سنين ضوئية، لما قبيطلو بع ملايين السنين الضوئية، يعني ملايين السنين لما يصل الضوء، ما قدر يصل الإنسان إلى طريقه يمكنه يجيب سرعة سرعة الله، ولو يوصل من يحتاج لملايين ملايين السنين لما يصل عند لسانه. لو قم أهله سريعة إلى أبعد الحدود من سرعه الضوء باحتاج لهم ملايين السنين ومنهم باجي لهم عمرك هذا فهنا أشياء عجيبة ما يمكن الإنسان يعرفها ولا يعني يدرك كيفي ولا لا يدرك كل شيء القليل منها فالله عالم بهذا كلها بكل شيء بكل صغيرة وكبيرة بكل ذراتها هو ذي قادر ودي داري بكل شيء علم الإنسان ضعيف كاثر لوب كم ما بلغ. إذا قال قل فنقل والله علمنا لجث له غيب السماوات والأرض هذا يعني كان متعجب السماوات والأرض الناس عنا يعني حاجة عجيبة جور. إيه يقول غيب السماوات والأرض لا أنها حاجها كبيرة جور ما يمكن يدركها الإنسان ولو وصل إلى ما يعني إلى أبعد حد في التطور. آه. قال غيب له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع هناك كلمة أبصر به يعني ما أبصره وما أسمعه يعني كلمة للتعجب يعني ما أحس... ما أكثر أشد سمعة يعني إنما يخفى على شيء حين يقول ما أبصره حين يقول ما أبصره يعني ما يخفى على شيء من المرئيات أي شيء ما يمكن إخفاءه وما أسمعه يعني ما يمكن يخفى على أي شيء من الأجمل أصواته ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا قال ما معهم ما يمكن أن ولي غيره تولى يهتم يعني ينفعهم ما يمكن أحد ينفعهم مثل ايش غير الله ولا يشرك في حكمه أحدا والله ما يشرك في حكمه أحدا يعني الله هو المتحكم في الأشياء ما يستطيع أحد يدخل في حكمه ولا الانسان ما لها اي تدخل في حكمه حتى اذا قالوا إذن بالنسبه لل بالنسبه للقوانين الوضعيه هذا الحين الاحكام الوضعيه هذه بيسبروها الان قوانين كانهم بيحاولوا انهم يعني ايش يتحكموا في الوضع هذا المفروض انهم ما بيشي حكم الا حكم الله في كل المسائل ان يكون الحكم هو حكم الله لا نقبل اي حكم غير حكم الله الا اذا كان هناك حكم مستقام من احكام الله في لا, لا يعني ما بيشارك احد ما بيقول احد اللي يسبر أحكامه الله يسبر قوانين ما لا يشرك لا حكمه فيكم يا ما لو ما اوحي اليك من مِنْ ما إليك من كتاب ربك لا مبدلا لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا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 اولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها من اسابر من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرد متكئين فيها على الارائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا قال الله واتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته قال كان بي النبي يجيب قرآن ذا غير ذا قرآن غير هذا وبدله لا بدك نجي معك خب أنا قرآن ذا ولا بدله لا بدل بعضه ونحن بنقوم معك لا بدك بنقوم قم معك ونسل نؤمن بك قال هنساهم قتلوا ما أحيى إليك من ربك قتلوا هذا القرآن بس لا قتلوا ما أحيى إليك من كتاب ربك لا مبدل هذه الكلمات ما يمكن أحد يبدل كلماته لإن ما بشي مثلها ما يمكن كلمات تبدل ولا ف أحد قادر إنه يبدل كلماته ما يهدك ولا غير ما معكم الله ايش كلام الله لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه متحدا من لاقي من دونه ملجأ المتحاد يعني ملجأ من لاقي ملجأ تلجئ إليه غير الله يعني حتى كان فيها شيء من التهديد من لاقي يعني لو تحاول لو ت... يعني تتبع كلامهم وتحول إنه ما عندك لا من من تلاقيك من أي شيء يحميك من الله وكذلك ما تلاقي من دون أي شيء يعني ما به منسجأ غير الله ما بالشيء بقى يمكن أن تسجي إله ويحميك حتى الحماية غير الله الله هذه بقى يحميك من أي شيء مهما كان فما تلاقي حماية مثل أي شيء مثل حماية الله ولن تجد من دونه موتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغذات والعشي يريدون وجهه أيضا كان من ال... يعني كان قال أحد أحد المشركين. اسمه صفوان أو اسمه كان مستكبر في تكبر عهد وجاء إلى النبي بطريقة خبيثة قال عند حينها بتدعي الناس الى, ال... إلى, ال... إلى ال... مثلا إلى دينه. وعندك ذا الحين مجموعة من الناس شمهم وقال اغنام وراعي ومساكين و... يعني شراحة هم ما هي ذاهر ولا منظرهم يعني مشرف وذولك ما يشتي ما يزبر جاي تسمعوه في ذجروا حينتي وذولا عنده الكبار يعني أنت عارف الكبار العرب يشتون يعني, يعني فيهم أنا فاق وفيهم تكبر وذا بكتبط ابعث من عند الدولة هم بيجو صلاة وإذا جاءوا صلاكذور كبار والأشراف والسادة بين ي... والتباهي بين جه الدين يعني قبض مصلح على الدين ها. قالوا بمسلح على الدين إنه يترك الفقراء ذولا والمساكين وإيه لأنهم ما يعني يعني لأنهم يعني بيكون يعني الناس كان نشيء بيقولوا ذولاك الأغنياء وأصحاب الأموال ولا ما ما بيساعدهم جوا عندهم اللي منابرهم مناظرهم وناستل اختلاطهم ما بيساعدهم بيتكبروا فأنت لو تتركهم ويكون يوصل لك دولة الأغنياء باجي فيه فائده للدين وإذا جاءوا الاغنياء والكبار وإذا بيجي يقول الناس يما قالوا كذا والله إذا ما استرتنت هل دلك الدول تب وقت الحالم الدول يعني الضعفاء والمساكين والاغنياء تبلم جلسات الحالم يجيهم إيه يرتاحوا لكن يذكروا حين يجيهم عند دولة هذا يعني كانه اشي هذا فمتحيد وباينفع الدين هذا الراي يقول فيه مسرحه على الدين نكسب برفع هذا احد المشركين قال الله جواب قال اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي قال احبس نفسك مع اولياء اصبر يعني احبس اصبر نفسك يعني احبس نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي دول فيهم جهاد احبس نفسك مع الذين يوم بيدعوا ربي بالصبح الغداه الصبح والعشي أن آخر النهار ولا هذا الذي قال قعد معهم واطم اصبر نفسك معهم ولا وقال قال يدعون اي مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه قلت يشتو وجه الله ما يعني يريد واحد وجه الله قال معنا يريد وجه الله يعني تريد رضا الله لا تقول يريد وجه, وجه الله يعني تريد الرضا قال إن عادة الإنسان هذا يريد وراضي عنك يتحزن لك ويقبل عليك وجهه، وكما هو مسحانك من نكر والله قابل بدا تساوي نحن وجه يعني نشتنا يرضى عنا فلذا بعض المرة يقولوا انظر إلينا يعني انظر إلينا يعني كان نتوجه إلينا و يعني ورحمنا ورضى عنا فقال الله لا ولا ينظروا إليهم في فالمجرمين قال ولا ينظروا إليهم إذن كأن الوجه كنت بيعبروا عن الظبع حين قال ها قال يريدون وجهها وش يعني يريدون وجه الله احنا بنقول نريد وجه الله وش يعني نريد وجه الله تلم هذا يعني كان نريد وجه الله نريد رضاه لان عاده الانسان في الحياه اذا نشتي رضا شخص بن ايش بنحاولني يقبل الينا اذا اقبل الينا بوجه يعني نراضي واذا قفاي يعني انه غاضب علينا فنحن نشتي رضاه يقول نشتي وجهي تب بالخلانه تقبل وجهك علينا ف تنظر إلينا تلتفت إلينا يعني كأن فيها معنى أي الرضا. فقال إذاً اصبر نفسك مع هؤلاء مع الناس ذيهم بيد أوربي. فالغداء يعني الصبح الباكر قال بعد صلاة في صلاة الفجر وبعدها وفي العشاء يعني في آخر النهار وقلل. قالوا يعني في في الغداء يعني بعض في صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر. بعد صلاة الفجر فيها. يعني أثر أن الإنسان كن يدعي ربي ويسأله ما يحتاج إليه وفيها يعني فيها فضل كبير فذي يقولوا إذا جلس واحد بعد صلاة الفجر حتى تشرب فان جاء لها عجر حجه وعمره حين جلس لما تشرق الشمس وحين قال وايضا أنه ينفع في كفاء الرزق كان به قسم من النبي صلى الله عليه وآله أنه يجلس بعد صلاة الفجر ويسأل الله النبي أنجح في طلبه يعني في قضاء حاجته من هذا الذي بيسعى في الأرض ليش طلب الرد من إن هذا أنجح فإذا نبي يعني على حين قال بالغداء يعني كأنه أوقات فيها زيادة أول آخر يعني أول الليش. يعني في الصباح الباكر أو بعد في وقت وقت صلاة الفجر أيضا نفس الصلاة في هذا لله الله بنخاطب الله وبعد فرات انا باير الله يلا ننتها وكذلك يعني اخر النهار يعني العشي بيقولوا يعتبر من يعني كذا من العصر الى المغرب وقال لي حي بيدخل فيه صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال اذا هؤلاء أذي قال اذا اصبر نفسك مع ما قال يعني مع الفقراء ذولا قال مع هذولا ابيبي يدعو ربي بالغداء والعشي يعني واصل فلا ترى يعني اذا هذا سبب اجعلك ايش تسمسك بهم اصبر نفسك يعني احبس نفسك عند هؤلاء الذين يدعوا ربي بالغداه والعشي يشتور بالله ولا تعد عيناك عنهم لا زيق عنهم ولا تميل عنهم وتروح صلاة دارك حتى كانهم يعني لا تنفر عنهم لا تروح تنفر عنهم تروح مع ذول الأكابر وذيم معهم ومعهم مال ولا تعد عيناك عنهم تريد مدينة الحياة الدنيا؟ لا تروح صراط ولا جيب نشي عند ناس مرفهين، لابسين، نظاف، يعني مكيفين، مرتاحين. لا، التزم وقعد عند هؤلاء. اثبت نفسك، اثبت نفسك مع هؤلاء. ومعنى لا تعد يعني لا تعدهم، لا تعدهم إلى هؤلاء. لكن عبد فيها قالوا معنا أتنفوه. طمن. كان معنى لا تتجاوز وتحصره دولارنا ونافر منهم. قال عنهم قال وكانوا المفروض أن يقول لا تعدوهم ورجع قال عنهم قالوا أن تضمنهم النهور يعني لا تنبو عينك عنهم يعني لا تروح تنكد عينك وتنفر وتهرب منهم وتروح صلاة ذو يعني لا تحاول تستمع نفسه وتنفر, وتنفر من هؤلاء وتذهب إلى الاغنياء و... يعني بدك... لأنك هناك مثلا مناظر مريحة ولبس نظيف وكذا وبأجو به يعني يعني زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم اذا لا تتجاوزهم وترح إلى المشركين وتنفر عنهم كأنه قلب يعني بيقولون أنهم ضمن معنى النفور ولا النبو ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفرناه عن إيش قلبه عن لا لكن سمع لدياك قد هذا كديقولنا لكم أدي أدي أشار إليه في هذا الشهر بهذا الشهر قال لا تضيع لا تسمع له هذا لا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا هذا قد قد أغفلنا قلبه يعني كأن إحنا قد قلنا إيش قد الله تذ أخلاق وسلبها من الأيش من التوفيق وسلبها من الهدايه حتى كان قلبك تغافل ما عاد يمكن أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه ما عب ايش ما عي يرجع من خير فلا أتبعه. لا تستمع له لا تقدر انه باي ايش باي يدلك على شيء باي ينفعك هو نفسه ظال واتبع الهواه حتى ان الله قد ايش قد يعني سلب اسباب الهداية والعباة زباة هدية ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرضا كان امره يعني هلاك وبعد عن الحق كأن الفرط يقول الفرطة يتقدم كأن امره يتقدم على الحق ويرجعني كأن الحق وراه وراك يرجمك ما ببالب الحق يعني ما في أي... شواء أي... أي... أي... ما في الفائدة ولكن من الناحية اللغوية بيقولوا, بيقولوا فرطكم يعني القدام قال أنا فرطكم على الحق يعني متقدم لكم كان أمره فرط يعني كان يتقدم على الحق ما بيبالي بالحق ويجعل الحق وراء ظهره ما أبي حين في الحق ولا أبي حين في العدل ولا بالخير هذا إذا مثل هذا لا ترجو منه خير ولا ترجو من منفعه ولا ترجو لا تقدر انه بعيد لك على صور لأن قلنا أتابع باسلوب خبيث وأوهم إن باجي إيش نزيه مثل على الدين كان لا وراءته من اخلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه لا مساله اللي بيتبع ملذاته ما هو مساله اللي يجي يقول لك ايش لك على طريق الحق وكان امره فرطه هكذا طبيعته عادته انه يعني يرجم بالحق وراه يعني ما يبالي ما يبالي بالحق قاعد يقول ان بده وراء ظهره وقول الحق من ربكم قل لهم كذا الحق من ربكم ما هم منكم ما هم منكم يجي لهم تشرطوا ضروري يجي ايه جوه عند ناس جاد ونظاف ولا جوه عند ناس جوه الحق من ربكم وذي يقرر كيف ما اراد قد انتم عارفين بالحق فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر هذه بده يؤمن يؤمن كيف ما هو ما هو قل لا ما هو جاء من الاراضي ولا جاءه مع المستضعفين ولا ممكن كاهي يجي مع ذول المساكن كلما الحق هو من الله هذه بده يتبع الحق يتبعه واذ بده يكفر يكفر يعني هنا بدو مثل التهديد الهن الحق قال هو من الله ما هو بيدكم ولا لكم تشرطوا ولا كيف ولا اي شرط هو من الله هذه بده يؤمن منكم يؤمن واذ بده اي يكفر يكفر قد انتوا عارفين تعني بده قد انتوا عارفين الا الحق وش ما بدكم تسوا في تسووا وهذا فيه تهديد يعني إذا بده يأمن يؤمن هو ربي باقي يجاهده يعني يثيبه وإذا بده يكفر, يكفر. ورب يقفر وربي برجاعي عاجله فأنتم هنا يعني إذا ما بدكم إنتم مخيرين تفعلوا ما أردتم وفي هذا الدليل المجبرة هذه يقول إن الإنسان مخير لا يعني مسير ما جهد يفعل شيء إذا فعلت شيء هو قضاء وقدر إذا فلق تنشيفه قضاء وقدر ما, بي... ما يهدك تفعل ولا يهدك تترك وكثير من الآية في ذلك نقول لكم نفسرها يقول الله بيضل ولا الله يهدي يقولون من يهدي من أضل الله يعني إذا أضل الله احد ما أحد يمكن يهديه إذا أهده ما يمكن أحد يظله والله هذي بيهدي والله هذي بيضل يعني إذا وجعة الإنسان فقلنا لكم بنفسر ذلك كلها إن الله بيظلها بل أنه يسلب ألف أسباب التوفي له أسباب... يعني ألطاف ولما لما أنه يظله ما يمكن أن الله يظل لحد فإنه جعل الإنسان مخير من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وشم ما بده؟ ما هو أن الله ذي بيجعله يؤمن الله واضح في هذه دلالة واضحة وصريحة أن الإنسان هو باختياره بده يؤمن آمن بده يكفر كفر ما الله ذي بسيّره وجعله يفعل الأسعال إنا أعتذناكم من الله بيتهدد، قال هذا بده يؤمن يؤمن الحق بده من الله ما هو كيف ما بدكم وقد أنتم عارفين له الذي بده يؤمن يؤمن والذي بده يكفر يكفر ان اعتدنا للظالمين نارا حاط بهم سرادقها يعني بيأكد لهم إنك جهز للمجرمين والذي ما يرضوا يمنوه به نار نارا حاط بهم سرادقها نار احاط بهم سرادقها يعني كأنها حاط بهم هذه النار بيقول السرادق بيسمى قال وال... كانوا كما بخيمة وبجوحها لها مثل الحجره على الخيمة بيقول لها سرادك وبعضهم بيقول السرادق يعني الدخان المهم من النار محيطة بهم ما يمكن إيش يخرجوا منها ولا معهم مفر ولا مهرب منها هكذا المعنى هذا نارا احاط بهم سرادقها ما معهم كيف يخرجوا منها ولا معهم يعني من جاء منها وان يستغيثوا يعني برجع حانه شدة حرارة شديدة وعطش شديد وكما استنجدوا يشتعوا شربه ماء كما استنجدوا شربه ماء من شدة لأن الحر الشديد نعرف عارفين بيجيب العطش كما بحما دليل ما يستروع الجاد ويشتعوا عن يشيره ما يجوه في جهنم عزب الله برجاء يستغيثوا ويقولوا شربه ماء فإذا استغاذوا قالبها يغيثهم لكن بواش وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل المهل يعني ماء بيغلي شديد الحرارة يعني ما نتخيل ما هو مثل الماء هذا بيغلي يشد بكثير كالمهل يعني قالوا المهل ان المعادن ذه المنصيرة حين ذي بالذوب ما بالذوب لان حراره عالة وبعضهم قال المهل يعني الزيت, الزيت يعني كان ذي بيجي في أسفل الزيت بيجي هو يعني شديد الحرارة فقال برجائي إذا طلبوا يغيثهم بماء ينقذوهم ماء برجائي يغيثهم ربك بماء كالمول يشوي الوجوه ما هو شو ما هو النبي ما حار ما يستر يشربه قال ما بلا بي بيدنك واحد عليه وسقطت فروة وجهه من شدة حرارة دي. يعني حينجوا ال الإناء كذيه بيشتي يشرب منه ما بلا بيتحزن لك كذيه وقالا سقطت جيدة وجهه من, من لفحه الحرارة هذه فيه أعوذ بالله هذا يعني بريء غيرهم ربي دين قذهم وهم في يعني أبا الشديد قالوا أين استغيثوا غاثوا بما إنك المهل يشيل وجه بأس الشراب يعني ما يعني أشده وما يعني أشوى هذا الشراب ذريء جي الواحد كذا يه كذا حار لهذه الدرجة وسائس مرتفق يعني وما أسوأها من محل يعني يعني ينتفع به الانسان اخر المرتقى الذي يرتفق, يرتفق به الانسان او يستفيد منه مكان مكان يعني لكن كان المكان الذي يستفيد منه يعني كان الله يوبخهم يقول ها ارجع ها يا راكم دحين بتستغيثوا باغيثكم ربي بما وبرجع لكم مرتفق ما اسوا منه يعني نعمه ويقول ما ما منها كانه قال بئس الشراب وساءت مرتقى إن الذين آمنوا إن هذن... هنا ذكر الصالحين إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجرا من أحسن عملا. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما بنضيع أجرا هنا قالوا قال لا نضيع من أحسن عمله هنا قالوا إن خبر عن إن لكن الرابط قالوا من أحسن عمله هم الإيش الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأني قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضعوا عجرهم ما بلا نبهنا ليش قال نبهنا لأنهم, لأنهم أحسنوا في العمل ما بنضيع اجرهم هنا بيقال من إقامة الظاهر مقام المضمر كان خلي خلي إضافة إذا جاء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أما بالنسبة للذين آمنوا وعملوا الصالحات قال لا, لا نضيع اجر من أحسن عملا ما بنضيع اجرهم هنا من أحسن هنا المراد به الذين آمنوا وعملوا الصالحات بقال أقام الظاهر مقام المضمر كأنه ينبهنا نبه هنا ليش ما ليس بي... لأنهم أحسنوا في العمل أولئك لهم جنات وعدن تجري من تحتهم الانهار أولئك الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذكر لك كيف أصحاب يعني الذين ما يرضى يؤمن بالله وشبا عد لهم ربهم في جهنم ودل حين المؤمنين قال أولئك الذين آمن قال أولئك لهم جنات وعدن يرجع يجعلهم من الله جنات عدن جنات يعني هي في الواقع معنى الجنات يعني البساتين بساتين ومزارع ما بلا كانها اشجاره كثيفه بيقولوا الجنه بيسموا المزرعه او يعني المكان المغروس بيسموا جنه اذا اشجاره كثيفه حتى تغطي مع ترى القع لانهم بيقولوا جنا يعني غطى وكان قالها باجل الجنات يعني مزارع كثيفه ملي اهبل بالاشجار يعني الاشجار النافعه وجنات عدن كلمه عدن وش يعني عدن قال عدن يعني دوام استقرار جنات عدن يعني جنات استقرار يعني ما تنتهي جنات استقرار فيها يتنعموا فيها ولا يعني تروح منها فكأن معنى العدن هو الاستقرار والايش والراحه دي ما عد ايش تنتهي عليهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار. سير قال بيجي الأنهار قال بي بي وهذا بيوم من يعني أجمل المناظر اللي بترتاح لها الإنسان. هنجم عندك الشجر كثيرة خضراء والأش والمياه بتسير قرود تراها قرود تجري في الأرض فهذا من أحسن المناظر اللي بتمتع الإنسان به ويرجع. ما بيلقاها واحد إلا أحيان يعني فترات قليلة ولا في أماكن أم الله في أماكن خاصة ما هنا قال بيجي مع كل واحد فذا جنات كم وفيها أنهار واصل تمشي ومياه نظيفة وصافية والجو أيضا نظيف جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساورة من ذهب أيضا برجاع يلبس الإنسان, الإنسان أشياء التي يتزين بها يعني برجع يجيلها أساور الأساور هذا <تصفيق> <تصفيق> اسم رحل بلازك بسم الله بلازك قال برجع يجيلها مثل المؤمن في الجنه أساور من ذهب لانه في الواقع الذهب يوم منظره جميل لكن الله حرم في الدنيا على الرجال وجعله خاص في العيش بهم في الجنه فهنا قال في الجنه برجع يحلها له أساور من ذهب مدري يحلون فيها من أسابير من ذهب. إيه زينون فيه فيها، وذي كناية إنه يزينون بكل الأشي وسائل الزينه فذا قال ويلبسون ثيابا خضرا. يعني لون أخضر من سندس وإستبرك. سندس وإستبرك قال هذه أنواع من الأشي من اجمل انواع أجمل أنواع الثياب الحرير. من المساءه ومن كله وكله. قال هبا يلهم ثياب خضر من سندس وإستبرك. قال السندس بيجه كأنه الرقيق والاستبرق الغلظ يعني باجي لها أنواع من الحرير أذيه دقيق يعني رقيق وأذيه غلظ يحصل على ما إيش على كل الأنواع من من من أفخر ثياب وهي الحرير لأن السندس والاستبرق قالوا هي ثياب من الحرير كان شيء فيها غليظ وشيء فيها إيش وشيء فيها دقيق يعني رقيق متكئين فيها على الارائك قالوا جاء يوم متكئين فيها على الأرائق يعني يمذكين فيها يعني, يعني, يعني, يعني, يعني معنا هذا العبارة حيقول متكئين ما يشتي يقول لك ما يقوم بأي عمل يالس مكيف مرتاح مذكي ما معه أي عمل ولا عليه أي فعل أي عمل كل شيء بيجاهز له كل شيء يتمنىه وكل شيء يريده بيحصل عليه ولا بيتعب نفسه ولا قليل عبر بقوله متكئين عن الراحة وعن الايش وعن يعني الراحة وال يعني والبذخ وانه ما بيتعب في شيء رجال دك وكل شيء بيحصل له ما عنده متكئين فيها الارايك نحم السواب وحسرت مرتفقة كان هذا اللي هو احسن سواب على اعمالهم وحسرت مرتفقة هذا ما يعني احسنها في اي منفعة تجلس على دائما نتعد من نية ثانية تكون دائما ما بتحصل السعادة للإنسان في الدنيا إلا ربما لحظات يثيرة لو كيف ما هو لو كيف ما هو لو كان كيف ما كان بيحتاج يفنقف على وحتى لو كان مهمال كثير وصحة يعني كاملة وقوة ومنعه وكذا وتمكن مع ومحبه من الناس وكذا بيحتاج له ما ينقص لو مع واحد كذا كل شيء يعني لو ما يكون يتنقف عنه لانه بيرجع ادري نبات انتهي ذا كلها مع ان ما حد بي بي يقعد مرتاح واصل بيتقلب الدنيا على واحد. سمع قلنا لكم في ذاك ادري من هو عبدالعزيز بن مروان أحد, احد خلفاء بني اميه قال بيقولوا إن الناس بيقولوا ما بحد بيرتاح إلا يحتاج يتمحك عليها الراحه ما ممكن يرتاح واحد ولا يتنقص عليها. قال ها من اني ب أجرب ما بلا الناس مساكن مصاعلكين بيستعبوا لكن من نام لك باستر أرتاح ولا ينقص عليه ينقف. ورجع ومعه جاريا قالوا بيتحن بها جور وهو جميل الهيار. وبتغنزت صوت بهم قالها غلقوا بيقول الحرس غلقوا الأبواب ولا تفتحوا الأبواب لو يجي داعي وشم وش ما يجي لو يشلوا نصف المملكة نصف البلاد الإفلامية كلها لا تفتحوا ولا تدعوا لي يعني أكيف وارتاح ولا حد ينقص عليها وشم ما يجي لو أدائي لكم لا حد الضيوم أشتيد يعني أنقفع وقعد أرتاح وتلذّد ورجع قال يجلس وهي تجلس وتغني له ومعهم الاكل والفاكهة والرمان وال... والخمر بيشرب خمر ويرتاح ويتلذّد لما جاء قال تقدم قال هاي حبث لها حبة رمان وكرسها كذيه اللحن شرغتها فيها يحاول فيها ماتت يعني ايش رجع ماتت من, من الحبه الرمان ماتت عنده بداع يلهم يجوابوا عليه ولا احد أحد يجواب عليه قالوا لا عند أحد ممنوع بيزار بيطبقوا كلامه ورجع يقعد مع الدراس يسوي ماتت ورجع يقعد عندها مدريفة مو يحاول فيها ولا بالله جالس كذا قد تلابت اموره رأسا على عقب خلاص ووزد منه يتحنج بها جور رجع قالوا خلاص ما عاد رضي لا عاد يخرج على الناس ولا قاعد ندري كم أيام حتى الدف ما رضي يدفنوها رفض لما يدفنوها قال خلا يعني ما جهد يفارقها ما جهد يفارقها ايه لمها أهدمه وجاء قد قال حتى قاموا بني اميه وقاموا يصيحوا عليه قالوا شوهتنا وفضحتنا عند الناس ما هو كذا ورجع يروح ويدبروها قالوا قاعد ندري كم يبكي عليها ولمن ما جلس الله ندري كم اسبوعين وثلاثة ومسر بعدها هذا اللي قال لنا في البيت أنتم ما بيصبر في الدنيا هذه الراحه وتستمر الواحد بيحتاج لها منقاصات. لكن ما في الجنة إنها راحة دائمة ما هو جاي ما ينقصها وبعد تستمر دائما. لا هم نقصها الموت ولا أي شيء ولو يجلس واحد يعني يعني لهم مليون سنة مليون ما يجي بعد اكثر أكثر من هذا نعمه عدنان النعمه الاشد والاكثرنا تستديم النعمة <تصفيق> قال الله يا <يابد. تصفيق> الله بن الرجيم واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهارا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 إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفك فيها وهي خاوية على عروشها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 لهؤلاء يعني المستكبرين من أهل مكه الذين ما الذين رفضوا الإيمان به ورفضوا أن يجلسوا مع, مع المساكين وتكبروا عن هذا قال اضرب لهم مثلا رجلين يعني قصة حصلت لرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من اعناب يعني أحدهما كان غني مثلكم يعني واحد كان الفقير جعلنا لاحدهما جنتين من اعناب كان له جنتين يعني مزرعتين من عنب وحففناهما بنخل والنخل محيط بالجنتين يعني منظر جميل ووعد بتوفر معها قال الايش العناب ثمره العنب وثمرة التمر وجعلنا بينهما زرعا وعد بين الجنتين قال زرع يذيب فيه قمح وبر يعني بر والحبوب والأشياء والفواكه الاخرى يعني نعمة كبيرة ومنظر يعني قال ايه البشر جميعا هذا جعلنا لحدهما ايضا كلتا الجنتين اتت اقلها كل واحدة من الجنتين بتدي ثمرتها كاملة اتت اقلها ولم تظلم منه شيئا وما تنقص منه ولا شيء اتعت قالوا الحين قال ولم تظلم يعني كأنقدي عادة هكذا تصبر كتدي ثمرت كاملة لو تنقص مره من جو مثل بل. لو تنقص مرة وكانها من تظلمه فاعتبر حيثاً ما ولم تظلم عبر عن النقصان في الظلم ولم تظلم يعني كأنها قدو متعود على هذا الأمر لو يجي مرة وما ينقص كان قدوم يظلم لأن الإنسان كذا بيستهير اذا جمع حاجة مستمرة ورجعت بيعتبر ان يعتبر انك ظلمه فقال ولم تظلم منه شيئا يعني كل الثمار هذا يعني ثمار كامله في الأشياء في يعني في الجنتين وفجرنا خلالهما نهرها وفي أيضا نهر يمشي فيه إيش بين الجنتين بين المدرعتين يعني بيثقي ولا يتعب ولا هي. ما لا يفتح وما جاري واصل والماء ذي بجوه يعني خلال من النهارها هكذا بيجو أحسن بينفع الثمار بيجوها يعني أكثر فائدة فنعمة يعني هو في نعمة كبيرة ما بيحتاج يتعب فيه الحصول على الماء وبنجي يسقي بسهولة وبيجي الثماره من أحسن الثمار وبيجي شجر يعني زرع من أحسن الزروع لأنه إيه لأنه ما بيجوا يعني بيجوا أكثر نفع هذه بيجوا ما بي يعني بيجوا ما غيول وفجرنا خلاله ما نهر وكان له ثمر وثمر يعني ثمار كثيرة أنواع كثير من الثمار لاهم بلا عنب ولا رمان ولا أنواع كثير من الثمار فقال لصاحبه وهو يحاوره فيقول واحد فقير احنا قلنا احنا الاثنين واحد غني مع هذا الأشياء هذه الممتلكات وصاحبه فقير ما فيه شيء حتى بعضهم يقول في بعض الروايات انه فقال لصاحبه و... والفقير هذا مؤمن وهو ما في ايمان هذا الغني يعني هذا اضربه مثلا مثل هؤلاء كفار مكه هذي بيستخفوا بيستخفوا ويتكبروا على الفقراء ويستهينوا بهم ويرونهم في نعمه وذولاك مساكن قال خب لهم دخل صاحب يعني رجلا وكان قال فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر وين كمالا واعز نفر قال مره بكناق شوف في خلال كلام قال ها انا اكثر منك مال مال اكثر منك ومرتاح واعز نفر يعني اصحابي اقوياء نبيهم ايش اصحاب مال ولا مال بيزيد انسان قوه إذن أنا أكثر منك يعني مالا واقوى منك قال أكثر منك مالا وأعز نفرا يعني النفر يعني الأشخاص بمعي أصحابي والنصاري هم أقوى وأعز ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال دخل المزرعة أو دخل جنته دخل هذا المزارع مبلغ قال إن الله سمىها جنة ثم قال جنتين, جنتين وقال دخل جنته يعني سمى عن جمعه جنة. أراد كأنه اراد جنته يعني قديله جنته ما عم يشوف الآخر من حين يسوي واحد حاجه يقول قلت له عند جنته سمى هذا كله النعيم قال ذي جنته قال جنتك قال ودخل جنته اراد ان هذا النعيم قدو اذي معه من الدنيا وما مع الله اي وما على رجال يشوف الآخر ودخل جنته وهو ظالم لنفسه إذن هذا ليش افرد هنا هناك جنة قال هنا أراد بالجنة يعني قال به إيه يعني كان ذيك دي في الواقع أن عمه ذيك ذيك دخل الآخرة مع من لا جنته وتجدي كله قال قال وما أظن الساعة لو دخل الجنة وهو ظالم لنفسه فكما أن مع واحد حاجة مريحة بيقول جنته قال ذكرت قال ومن بناء جدي حسن العمر جاء ورا جدي حسين وقالوا ماذا لك جنتك يا حسن يعني هاجر فقال وماذا قال وقال وما ودخل جنته وهو ظالم لنفسه دخل هو ظالم لانه يعني مختال ومنكر نعمة الله ومنكر يبين لنا في الكلام قال ويبين لك كانه يبين هنا كيف انه ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيدها هذه ابدا قال عندي ما عدها ما عدها انت هيك لان المياه جاريه واصل والثمار واصل ما بينقص عليها ثمره ومستمره كلها لا مدريكم ما عندين عباس انتهي النهايه وما اظن الساعه تقايمه حتى ما عندي قدر ما ادري يوم قيامه جي يوم قيامها. وكانها يعني كان من, الـ من الـ يعني من الذين امل كان يعني ما اصحاب الكتاب جيلنا من بني اسرائيل يعني قلت بلاها من يبقى يوم حسابه وعقاب لكن رجع نطقته الدنيا كذلك معد راد دنيا كذا لا ما معه رض الدنيا كذا ورد يعني مرغب في الدنيا وخلاص حتى رجع في الآخرة قال ما عد قال هذا بقرأ ما عده متى إذا النحمة النفسين عما عسرها ولا عده متى ولا حتى عده ما عده جاي بعد ما أظن الساعة قائمة ولا إردت إلى ربي وإذا رجعنا أديا يوم قيامة على ما قلت لا لأجدن خيراً منهما منقلب قال بايجي أشكل من ذولي يعني منقلب مكان أرجع إليه برجع يعني كأنه بايجي لمكان أنقلب إليه وأرجع إليه أف أفضل منهم ما يعني إنه ربي إيش ما هو يعني ما جال إيجي هذا لأني أستحق هذا الأمر أنا أستحق هذا النعيم واستحق فلا أستحقه ونا مدري وإيش ونحسن منكم ونفضل منكم وإذا ولعدهم ناجح عليها وإذا نجح وإذا جات يوم جا ما وجاء حساب تقول تبرجع بعثنا ربي ثاني مرة أتبيه يبلي أشكال لأن هذه هذه الحين خاربة اللي في الآخر يعني قاس على هذا الأمر. قال تبي لي عد في من ذلك قال قال له صاحبه وهو يخايره بناجس صاحب المؤمن أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل قبعت تكفر بالله تقول ما عاد يمكن أش ما عده جاء يوم ديامة ولا عده جاء حساب ولا إذاب هو خلق يعني كأنه بأنكر قال ما عده ما أظن أن تبيد هذه وما أظن ساعة دائمة قالوا عندك ما عجهت ربي دوم الساعة ويبعثنا من جديد أكبرت بالذي خلقك من تراب قال خلقك يعني خلق قالوا ما أثر الإنسان من تراب ورجع خلقه بعد ثم من لطفه ورجع ثم سواك رجلا ورجع خلاك رجل يعني حتى وميزه وجعلك رجل بهذا انها نعمه ايضا حين رجل قال بل تكفر بذي جعلك هكذا ما كان لها تراب هذا تفسير ها. تفسير خلقك من تراب يعني خلق اصلك وهو ادم ها. ثم من نطفه يعني ذي جاءت من ابوه ثم سواك رجلا وبعضهم يقول تفسير ثاني خلقك من تراب إنه ان الاصل الانسان بيتغذى على الاشي سواء على النبات والله على الحيوانات ويفايدة ثمن التربة، الإنسان يتغذى على النبات، والنبات منين بيجيلها الثمرات؟ منين بيجي, بيجي من التراب، وكذلك إذا يتغذى على الحيوان، الحيوان بيأكل إذا من النبات والنبات أصلا من التراب،, التراب. إذا كل شيء من التراب، الغذاء والغذاء هو رجع بيتحول إلى نطفة نفس الغذاء، خلقت من تراب يعني من غذاء مكو من التراب. فأنه قال كذا من غذاء ما أخذ من التراب ورجع خلق يعني خلقك ورجع لك نطفة ورجع خلقك من نطفة وكونك لما أقدر سواك رجل الذي يعني ذي على إنشاءك وما جاو شيء أنت مرة وعندك من معده ما معده بعد للناس خلاص عندك من معده استابر مع جهده أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجل لكننا هو الله ربي قالوا هنا لكننا هي لكن انا يعني كانه قال لكن منا الله ربي يعني منا جاي مثلك انت كبر انت لكن منا انا ايش الله ربي لكننا هنا لكن اظهر لكن انا قالوا يعني نقلوا همزه الحركه الهمزه هي الفتحه الى النون الاولى جاي ساكنه لكن انا نقلوا حركه الهمزه قالوا لكنن وحذف الهمزه تجد لكننا حذف الهمزة ونقل حركتها الى النون الأولى وقال لكننا لكن أنا ورجع أدغمها وقال له لكننا صح. معنى لكننا يعني لكن أنا لكن أنا هو الله ربي كأنه منا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ما يمكن أشرك به ولا يمكن أن انكر ولا اكفر به ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله لو لو كان استرتنت أنت دخل الجنه يعني النعمة هذه رب. وتراها أنك تقول ما شاء الله يجيك شوف تحافظ عليها يعني لو بلا تحافظ على نعمته لأنك ذالحين بتعرض النعمة هذه للهلاك حين ما يكون يعني ننفر إذا كان الإنسان من نعمة يستشعر النعم عند الله يرىها يعني حين يرى النعمة هذه يستشعرها من عند الله ونها نعمة من الله ورحمة من الله ويشكر عليها ما هو يتبطر ويقول الله نادي أستحق ونادي كذا وربي يعني خلاص ولا عندها انتهي ولا عد ورجع في الأخيرة ينكر البعث ينكر كل شيء قال مهربة تقول كذا فلولا هذا يعني قال لا فأستدى لولا ادخلت جنتك ولولا ادخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله تقول ما شاء الله قال فان ما شاء الله يعني كلمة ما شاء الله نابن ردتها خيرات لكن وش معناها قال معناها قلت ما شاء الله يعني الامر ما شاء الله الامر ما اراد الله هذا ما شاء الله هذا دي معيه ما شاء الله يعني هذا باراده الله ومشيئه الله ونعمه من الله ونشكر الله عليها كأنك تعترف بأن هذا نعمة من الله المفروض حين تراها. ما تمدح وتنكر ما رب دبيجي ورجع فلا غير تكفر به المفروض قال حين تدخل النعمة هذه لك. لو الجنة شاء الله لا قوة إلا بالله ما أجهد واحد يسوي شيء إلا بالله ما أنا شيء ولا أنا شيء إلا بالله وهذه كلها نعمة من الله ما ما من مجهودي أو لا هي بقدرتي ولا هي مني إن ترني أنا أقل منك ما مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك قال أنت الحين بتستقلني وتحتقلني وتتمدح أنك أغنى مني وأكثر من كمالا وأعز من نفرة وتتمدح عليا وتفخر عليا. مع أني قال معي حاجة أفضل ما ذي معك أنت تفتخر بالدنيا حاجة في الدنيا سافة والمال ونعم نرى أن في الإيمان أنه أفضل من الله عندك كله قال له قاله إن راني أنا أقل منك مالا وولدا إذا تراني هكذا فعسى ربي أي يؤتيني خيرا من جندي أنا أمره يعني ربي يبلي أفضل من عندك الجنة ملايين المرات ما يجي يندي وما هو ما بالله كذا وبس وعذي عندك الجنة انا بتوقع ان بأي ربي ايش ينهيها على شغله كذا ويرسل عليها حسبانا من السماء مصيبة على يرسل عليها مصيبة من السماء كان حسبان حساب على كلامك حساب على أفعاله، قال حسبان كان حساب على أفعالك، حساب على إيش ما فعلت، وعلى يعني على بضراك، وعلى إنكارك لقدر الله، وعلى إنكارك للذات. لا بي... لا بيتوقع بي يتوقع. لا بي... بيتوقع يتوقع هذا، لأن أنا بيت... إذا بنتوقع يعني بترجع ويتوقع هذا أم، أنا بنتوقع إنها بيجي ليش كبر منها؟ فلأ إيه أفضل من يعني لا نعيش أنا أنا أكبر مدينها. أنت معك ذلحين جنة ومعك مال ومعك كذا والأمفار وأشخاص، لكن أنا مع الإيمان بإن قد النبي يلي أحسن من الله على بسلي. ماذا إلا إن حين قد قال له ليش يكفر بالله وبما أن ما أنا كافر به؟ بعدن قال فعسى ربي. إلا ليش إنها إنها أنكر عليه ليش إنها يكفر بالله؟ ولكن أنا يعني وحين ويقول النبي يدخل الجنة. الجنة هي الإيمان. لكن أنا هو الله ربي ولا أشرك بها أحد يعني بدللنا على ما هو مؤمن وإنه ربي بقى إنه بيتوقع إنه باجله يعني جزاء أفضل لا لكن ما هي تفيد الشيء على إيه أفضل لكن ولكن تفيد إنه أبي يسدرك ما ما كان صعب فسدرك هذا الشيء لا يتوحمنا مثل قال ما ما أنا بفلك باعكفر أنا الله ربي قال ما ما كافر مثلك ما أنا مؤمن ولا أنا خارجًا وما بلادي يعني اجمانه مش لك بربي احد ولا اكفر به هنا قال قال وانت للحين تتمدح بتتمدح عليا وتقول انك خسر مني مال وعاد نفر انا امريه انربي باه لي افضل من بعده وكل وعاد بايرسل عليها هذه انك بايها انت ان ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا ذهبا تصبح صعيد يعني ما عاد فيها شيء نبات زلك يعني يصحط فيها واحد ما عدت فيها ولا حاجة يجي بدي عليها سيل كارثة يعني سيل جحفها ولا خلاجي وقال الأرض كلها مثلا يعني قضي تراب وفوقها ما بلا قضي صاحب واحد فوقها ما عدت ولا حاجة ما عدت فيها أثر في الجنة ولا أو يصبح ما وغورها ولا يخلي ربي الماذا عندك يبين عليك وخليه يجري في وجه الأرض يخليه غار يعني غائر في الأرض بعيد، ما يتسر في الحاجة ثم ما أدريه ما يتسره يعني ما جادك سبر يفهم المنزل، ما, جا ما جادك سبر نفسك شيء ماذا ربي ذي يتسبر لك كل شيء يعني ربي لا يضرب الماء كذه وينزله في ليه. ما أدريه ما لو يجعله غائر غائر يعني في يعني في الأرض، مادر. بعيد ما يتسره حاجة قال أو يسبحه ماء أوها غورة فلن تستطيع له طلبه وربه يجبه يعني جعله غاير يعني بعيد منه لو عاد بس ما عملت استرنت له طلب ما عملت استرنت تحصل عليه وإذا ما استرنت تحصل بي انتهي كل هذا الامر. كل هذا النعيم الذي معكم وحيطه بثموره ورجع قال جاء له فاردة قال, إما قال انا اتوقع ان الله بايرتل على حسبان ولا انه بيصبح معها غور انا بنتوقع انه بايرتل مصيبة إن الله يرسل عليها كارثه من عنده ما مضار يعني يعني ما سيول جارفه ولا حريق من السماء ولا أي شيء من السماء ولا أنه يغور عليك الماء ينتهي عليك الماء مع السر يعني في باطن الأرض مع السر بالحق كلها باتنتهي عليك النهائى عليك النعيم وأو بثمره ورجعت بعدها الخيط بثمره انتهت ثمرتك كلها وحيط بثمره يعني كانه قال بعيق وتمت سيطرها عليها وتم يعني منعه منها ولا احد يقدر يسويه بيادي وحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها انتهت كل ما فيها قال قد أصبحت تفاجت كل الزروع وكل الثمار وكل الأشجار كلها فاجت فرقعت في الارض م. قال وقال ايش وحيط بثمره فاصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها كبي يطبخ يد عليها بعد ما معه ولا حاجه انت اكل شيء وقلت تعب فيها وخسر فيها ما كم يعني وبيزرع عمال وما على ما انفق فيها وهي خاوية على عرشها اصطها على العرش قال العرش الذي بيحطوها على العنب مثلا العمدان وبيحطوا وال... العنب فوقها يعلق العنب فوقها كذا لان كذا في الباع العروش في عندك والزروع والم... الشي... الازراق كلها قد فوقها قد في قاعه المزرعه والشجر كلها فوقها يعني قدي كل اقصاده بالفلقاع لين انتهت وهي خاويه على عروشها يعني الثمار والاشجار خاويه يعني ساقطه على العروش يعني على هذا الدعائم حقت الايه حقت الاشجار هو ذي واحيت بثمره فاس يقلب يقول على ما انفق فيها وهي خاويه على عرشها ويقول يا ليتني لم اشرك بربي أحدا ورجع يقول ماذا لتسعى ليت والله اني ما اشركت ليت والله اني ما أشرفت بربي وليت والله اني شكرت النعمه وليت والله ويدري انه ما هو انه ما هو شيء هنالك الولايه لله الحق جاي يظهر يعني في الموقف يدري ما بشيء لله لله الولايه يعني النافع اللي بينفعه والله النافع الولايه الولي الصاحب ابي فعل هو الله ما ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله حين قالوا حين قبل أكثر مالا انتهى المال وعز نفرا قال ما عدا احد نفع. ما عدا حماه الله دافع عنه ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ما عدا احد حماه من, من بعث الله ما جاب يقول أحد دون فراء زويهم ومدري مع أصحاب قال ما أحد تبروا لشي لم تكن له فيات من يعني مجموعة ينصرونها من دون الله وما كان منتصر وما كان يستطيع إننتظر ينتظر يعني دافع عن نفسه كثيرا ما يأتي النصب معنا يحمي نفسه يقولوا رجع ما يعني يعني ما هو منتصر يعني ما ولا كان منتصر ولا كان قادر على حماية نفسه. ما يعني في كثير من الآيات القرآنية بيستعمل النصر بمعنى حماية ينصره ما ينصركم من الله يعني يحميكم ما معنى هذا الحين اللي بنقول ينتصر يعني يهزم معنى في كثير من الأماكن ينصر يعني يحمي يدافع قال وما كان يعني ما حد نصره وما كان منتصر ولا هو ولا انتثره نفسه ولا نفسه هناك وخير وخير هنا لك الولاية لله الحد هو خير ثوابا وخير العقبة هنا ظهر قال هنا إنما أن الولاية يعني النفع والصاحب ذي باي ينفع وباي معه صدك ما لا ربي فذي قادر على أنه ينفعك ما بلا ربي ذي قادر على ان ينفعك في كل الظروف مهما كان هو خير ثوابا او يعني جزائه هو أفضل هو خير العقبة والعاقبة يعني باي اخرتك أيش أفضل إذا كنت معه إذا كنت مع الله فهو بايجوه جزائه بايكون أكثر وايضا عاقبتك بايجوك إلى خير ولو كان ولو نال الإنسان والله تعب مثلاً بشيء بفيد في الدنيا والله في في العذاب في الآخرة والعبرة من هذا وقلنا لك إن الدنيا هذه ما إلا مسألة فترة بسيطة في هذا متحان الإنسان. ورجع بعدها يتنعم نعيم دائم. يعني ما يشيد الدنيا. كلها لو يتعمر واحد ألسنا ما بالنسبه بالنسبالآخر. في في في جف المؤمن الخير. وجيله جزاء وثواب ما بعده ولا مثله هو خير ثوابا وخير عقوبه الى هنا قال ما منع الناس ان قلنا يعني قد وضح لهم الحق ما منعهم اي مانع ما عبلام ريعين يجي يجيلهم العقوبه اما عقوبه عائلهم سنه الاولين او لا يجري من العذاب يوم القيامه قبل يقدر يتوهم وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين آه اه قال كذا احنا ما منعهم من الاش ما منعهم حم... يعني ما يشتاقوا يؤمنوا الا اذا كان قال ما هم مؤمنين الا اذا جاءهم العذاب اما العاجل في الدنيا ولا عذاب يوم الاخره ولكن احنا ما بنرسل قال ما نشتي كذا ما نشتي انهم يؤمنوا حين يرى العذاب قال وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فوجاد الذين قال لكن ما بنرسل المرسلين الا يبشروا واحد بالجنه ويحذروا من العقاب فالمفروض انه هذا ما هو إن ما وقع حفريده خلاص ما عاد بفايده للرسل اذا جاء العقاب اذا قد جاء العقاب ما وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فالمفروض ان قال يؤمن الانسان قبل تحل عليه المصيبه كأنه يقول كذا لا عده ينتظر الانسان ما إيه ما عده اذا رجع إذا قد وقع عليه المصيبه سواء يعني راى الموت وتيقن الموت في الدنيا ولا قدوا في يوم القيامه ما عده نافع شيء وما نزل المرسلين الا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا اياتي وما انذره هزوا قال لكن والوالبياد الكفار الكافرين مع كل قد بينا لهم كل شيء ووضحنا لهم لكن بيجادلوا بالباطل مع يعني ما بينفع فيهم مع أنهم قد عرفوا الحق بيجادلوا بالباطل بيحاولوا أنهم يردوا الحق بأي طريقة واتخذوا اياتي وما أنظره زاي جلهم آيات وجلهم معجزات وجلهم قرآن ورجع يعلوا إيش يجعلواها بها وجعلوها محل السخريه ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه ان جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوه وفي اذانهم وقر وام تدعهم الى الهدى فلن يهتدوا اذا ابدا قال ما اعبه اظلم من ذكر بايات ربه فاعرض عنها إن اشتي ان نفرض انها نعمه حين يذكر الانسان وحين يعرف طريق الحق وحين يبدو على خطر خطر من جهنم ورجع يوناث يجي, يجي, يجي الشارع وللرسول يعلمه ويذكروه العلماء يذكروه فيشبه وما فذي ما يستفيد قال ما عبى اظلم منه ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه فعرض عنها قال ما عبى احد اظلم منه حين يذكره بايات الله ويعرفوه ويرجع ايش عنها ما يستفيد منها بيشترنها إنها يعني عادها مشكلة عظم حين يخبروا حين يعرفوا أحدها الحق وحين يذكروه وما يستفيد منه قال إيش بات يعني عاد يعني مشكلة هذا الحين كل ما حصل للإنسان تذكير وكل ما جال التنبيه وما يستفيد منه في يدري منه يضي إيش أنه بيظلم نفسه في هذا قال فلذا قال ومن أظلمه يعني ما عبا حد ظلم منه من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونفي ما قدمت يدها عرض عن الايات ما استفاد منها ولا رضي يعمل بها ونسي ان في خطر عظيم المفروض ان يفرح بها ان ما قدمت يداه نسي ان في خطر عظيم ان معرض لجهنم يعني ان قصر كثير وانه معرض لجهنم وانه يعني المفروض إنه يعني يفرح بهذا التذكير نسي ما, ما قدمت يداه يعني المفروض ان حين يجي الواحد تذكير يدري انك محق و عصا و تخالف ويعني يفرح بهذا التذكير ويستفيد منه كل الفائدة فذي ما يستفيد وينساوا أذي سواه ولا ببالي وكانه ما قد تتصبر فيه وكأنه ما قد عصى فقال هذا ما ضهر منه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي اذانهم وقرأ هذا مشكلة يعني الذي ما أكون يستفيد واحد من الوعظ ما يستفيد من التذكير ما يستفيد من يعني بينات بينات يبين بها ربي الحق قال هذا قال بيظلم نفسه لاحد كبير وزد وينسى أنه قد أجرم وينسى معاصه وينسى أنه يعني أنه معرض الخطر عظيم هو جهنم فهذا قد أيش كأن الله قد سلبه الهداية رجع بعد ثلبه الألطاف ما يعني, يعني لعله لطف يهتدي به حين قال ان قال بعدها انا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا هاؤلاء بيجي لهم تذكير ويجي لهم وعظ ويجي لهم تعريف ولا بي يعني بيستفيدوا منها وينسوا انهم قد قصروا يعني ما بيبالي باعماله بفعل أعمال كثيره توجب لها جهنم وما يبالي بها فقال هذا بيقعدوا كذا ولا عبد يبالي بالوعظ ولا هذا يعني قد وصل الى حد ان الله يعني صرف عنها اسباب الهدايه وصرف عنها الألطافة دي تهدي قالوا ان ذا تعلم قال اننا جعلنا على قلوبهم اكنه ان يفقهوا هذا رد فوق قلوبهم قلوبهم كان, قلوبهم كأن قلوبهم فوقها عافه ما عدي يعني, يعني قد الله الله استلبهم الايش اسباب الهدايه قد استلبهم الارطافه دي تعينهم على الهدايه هذه مشكله يعني ذا الحين احين يجي بعض المرات كثير مرات يجي واعظ ولا يجي كذا وما عدي يستفيد منه واحد حين ما يستفيد منه واحد يعني أنه بده في غفله بده في غفلة زياده لا والله ذي يعني ما عبيها عب بالارض ما عبي جيد له لا العمل انه قدها ده ربي لا بسبب عمله يعني الله بيسهل له ويسهل له طريق الحق ويجعله يعني يعني يراقبه في طريق الحق ورجع يروح يخرج عن طريق الحق بيجي تنبيه من الله فإذا ما رضيه يجي تنبيه آخر لا ما ينفع فيها التنبيهات ولا ينفع فيها ال... يعني أسباب الهداية خلاص رجع يتركها ربي هذا يعني فيشتي إن الإنسان حين يصل إلى حاله ما عب ببالي ولا يحين فهو بسبب ايش يعني بسبب تماديه في المعطية وسبب ايش يعني إن في على ما قال في ايه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون ما انهم ما عب يعرفوا الحق ولا عدرو ما بلا انك اعمالهم ومعاصيهم قطت على عقولهم ما عب يعني ما عب يستفيد والله كيف ذي واضح انك جهنم انت في ذلك ذي الفعل جهنم وتقول دايم ورجع تروح تفعل ذي يعني كانك من في عقلك كيف يصل الإنسان إلى هذا الحالة؟ يروح يفعل المعصية ويبعد خلا الجنة وبيدخل <تصفيق> لا ما عاد يعني يستمر فيها، ولا يدري أنه يعني كل ما جاء من وقت يعني ما عاد ولا بعض ما عاد خلاص إذا يصل إلى حالة خلاص ما له يسموت ما عاد ما عاد خلاص ما عاد ما مع ان عارف انه بيدخل جهنم يعني كان ما معاه ما مزاول ولا حيوان ولا بها كذا تدخل على الشيء تفعل شيء داري ان النبات ولا انها باجي له الم منه فالانسان حين يقدم على المعاصي ويرتكب يعني الفواحش وداري دارنها بدخل الجهنم كان ما معاه وشو السبب الذي خلاه ما عاد يعقل ولا عاد بالي قال كثره ممارسته في البدايه حين يمارس الانسان مع طبيعته يتأثر الإنسان وربي بيزيد له يهزه كذا ويخلقه يقول لكم بيجي له تأني الضمير يجي له الواجع نفسي كذا تأني الضمير يهزه ويضايق من هذا المعصيه حين يفعلها بيجي شيء تنبيه من الله في ما نفع فيه ولا أثر فيه زاد مرة ثانية لما رجع ربي ما أعجب لذلك يفتنبيه ما أعب الفائدة كل ما أعب له ربي إذا تنبيه ما باله لما رجع بعد يقدو أمر طبيعي ما عاد حين في المعصية كأنه ما بفعله. ما بيه يعني ما بيؤدي هذا يعني اذا اسباب فعل الانسان وصل الى حال ان الله ايش يسلبها يعني الالطاف ما عاد يعني حتى واذا سلب الله الالطاف عن الانسان ما عاد يمكن يهتدي فما من لجا لنا فعلل هنا قال ايش ومن اظلم من ذكر بايات ربه فاعرض عنها ونسي ما قدمت يداه انا جعلنا انا جعلنا على قلوبهم اكنن ان يفقهوه وفي اذانهم وقر ما عب يعني يفهموا ولا عب يعقلوه في اذانهم وقر عبي يسمعه يعني ما عب يستفيدوا من أي شيء يسمعه أي كلام يسمعه ما ما يستفيد منه يحذره من كذا ويعرفوه بكذا ويرجع يرحبه ولا كأنهم قالوا هي وإن تدعوه إلى الهدى فلن يحتدوا إذن أبدا إذن كأنهم قد أوصلوا أنفسهم إلى بسبب معاطهم وتمردهم على الحق أوصلوا أنفسهم إلى حالهم معد يمكن ايش يقبل الحق فأنهم قد المخلوقين هكذا ما يفهم ولا يعقل وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لين يجدون من دونه موئلا لكن الله قال وربك الغفور فيغفر الواحد لو تاب في أي وقت لو فعل ما فعل ذو الرحمة ايضا بيرحم الإنسان حتى النبي مهله لو يعصي كما يعصي لو فعل يعني احيانا ارتكب فواحش كبيرة عب يمهله ما بيعجله كل ما معه كل ما بلا على الانسان ما وعجل وعجلها بالعقوبة مثلاً ومات معذبة عب يمهله وهي نعمة كبيرة إن الإنسان حين يعطيه بجي أمق فترة يرجع ويسوف فيها هذا يدل على يعني رحمة من الله والله المفروض انه إذا عطى الإنسان يجيله عقوبه وارجع بعدها كبيره يتعذب واضح فلذن من رحمة الله أنه بيأخر الناس قال وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لو بيأخذ الله الإنسان والبشر بما كسبوا بالمعاقذ بيتكواء لعجل لهم العذاب فما بلا من رحمة الله أنه بيأخر الإنسان حتى لو فعل ما فعل من الفواحش ولو يعني, يعني منكرات كثيرة عبهم هلها الله اذا بده يرجع لكن هذا ما يرضى يتأمر ولا يفكر ولا يزيد يزيد يزيد وجاءه في لا ولو يأخذهم بما كسبوا قال لو بيأخذ الله يعاجب ما بلجتينهم الرحمة ربنا بمهل <تصفيق> يعزي الإنسان ويرحم يعني ربي يقول يريع إذا بده ينتظر يعني إذا بده يتوب ولا يرجع إلى الله ما لو بيأخذ ما قال ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا لعجل لهم العذاب عاد هن نحاول باخصه في الاهل اهل مكه هم ما رضوا ما بلا الله فيهم هلهم الحين يعني يعرفوا اذا الحين الله فيهم هلهم فلو ما بلا انه بين املهم وبيرحمهم والله لا يا اخذوا دعامه من عجل العذاب طبيعة الناس اذا ما حدنيه عاد بوديك الساح الناس قالت ما بيسترا يسبره لكن من رحمة الله يشتيه قلنا الحين اهل الكفار والمشركين والعصاه إنما بالله حين ما عجل الله يعني إن الله يرحم الناس ويأخرهم لجي لهم إذا بدهم بل قال ولو يأخذهم بما كتبوا عجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة لكن معهم موعد قال بايحتيه بل لهم موعد قالوا ربما نشتيه بكفار قريش معهم موعد يعني بايحتي لهم فيه انت كم وعفا بيقول فسره بالاخره والله ما موعد برجع ما عا يمكن يتاخر نهائيا ولن يجدوا من دونه ما الا ما يمكن يجدون نجاح من دونه ما يمكن يجو من الدنيا بعضهم بيقول في الدنيا والذي بعدها قال بالله ما يعني بيقول دحين الان بي يسخروا له ما يجي المعقوبه ليش ما يجي قال الله ما بلا برحم رحيم بكم اخركم يجي لكم اذا بدكم تسمعون ولا لو يعجل الله العقوبة من إيش يعني ما من تركم ولكن ما معنى ذا ماهو جاشي معكم موعد باجي لكم في عقوبه ولا عدكم دارين كيستو بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلة ذا ما بدهم يسبروا اذا ما بدهم يرجعوا ويامنوا بعضهم يفسر الموعد ذا وهو ببدر مثلا ما عاد يعني هو هزيمة سهم في بدر ما يعني بفرج حصلت لهم هزيمة منكره وما عدم كانت التخلص منها وبعضهم بفسر لهم موعد يعني ان برجع يوم القيامه يجي الموعد وما مع من هنا جاء وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لهم مألك يموعدا قال ده قال يعني انظروا يجي بي يخوف اهل مكه حين امنوا يقول يعني المخرج اللي هم يامنوا وحين يملى لهم يعني يملى ربي ما بلا لي لهم يرجعوا ويصبرون نفوسهم ولا فارجع لهم عقوبة مع إدراكاً كيف يسووا قال تلك القرى أهلكناهم هذا القرى يعني هم دائرين بقصص الأولين قوم نوح وقوم لوط وقوم صالح هم دائرين ما قال تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا حين ظلموا أهلكناهم و جعلنا لمالكهم موعدة يعني, وقت يعني جعلنا لهلاكهم مالك الضان مصطر ميمي جعلنا لهلاكهم وعد فيشتيحين ما نهب لكم عقوبة هذا الحين ما هو إلا الله بيحد بي حد للوقت معين فانتوا لا تقتروا حين ما يأهب لكم ربي عقوبه فلا يعني ولو ما يأهب لكم عقوبة ذالحين الحين برجع يجي وقت ويأهب لكم عقوبة ما فيها كلام مثل ما حصل لليش للقرى السابقة نعم لاش تقول لهم ذا اعرفوا ذا الحين بيقول لهم النبي اجروا ذا الحين أن الله ما بلا بيرحمكم ذا الحين فالمخروض يعني ما بلا ربي بيرحمكم والله انقع عجل لكم الحذر ولكن لا تقدروا ذا الرحمه يعني ما أده ما بلاكم عقوبه نهائيا به موعد برجع يجيوا وتعاقبوا فيه في انتبهوا قبل يجي ذا الموعد والله قد عندك القرى الأولى يعني الأصحاب صالح وأصحاب نوح وقوم يعني قوم نوح وقوم صالح وقوم يعني واسم لوط كلهم ما رضي ورجع قال لهم عقوبة ما الجل بيامهلهم ومع موعد محدد رجع يسال يسال وثيقة إذا ما رجعتوا إلى الله برجع إلى الموعد وإيش وتعاجبوا يعني الحين ذي القرا أهلناهم متوقع حالهم إيه, إيه, إيه من الأولين الأولين قال تلك القرى يعني مع عندهم قصص الأولين كانتو قد رأته الأمم السابقة حينما بيؤمنوا بيهم مصيبه بيعاقبهم ربي في الدنيا فانتوا ذا الحين هو وانتوا إذا ما برجع برجاء بأجي لكم مصيبة فالحين لكم ربي لذا بدكم ترجعوا والله به موعد يعني عند ربي باقي فيها الأشياء لها لا أقوم معا معكم إنه نجاة ولا أهلاهم لا أقوم قبل الموعد ما. وإذ قال موسى لبتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أنضي أحبوبا فلما بلغا مجمع بينهما نسي يا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ اوينا إلى الصخرة فاني نفيث الحوس وما أنسانيه الا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا أنسانيه نافع قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثاري قصصا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 قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعفي لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدثك منه ذكرا هنا بيذكر الله قصة أيضا قصة قالوا قصة الموسى بعضهم بيقول موسى إن إن الموسى يعني طلب المعرفة أو سأل الله المعرفه فقال له الله ان به يعني او سال عن به من من هو اعلم منه وهو النبي الخضر عليه السلام بعثا لكن يعني ما هي مناسبه ولا ما هي الا يعني ولا بعض بيقول هذا إن قال قال منها قلت من على واحد قال أنا علم واحد جاء على عقبة لكن بعيدة ت يعني وبرواية كذا النبي إن يعني دب الظاهر يعني من التفسير من الكلام نفسه إن سبق يعني أخبره الله إنه هناك شخص موظفين. فيه علم بي بيزيده يعني بينفع موسى بي بيستفيد موسى من هذا العلم هذا اللي بيفهم الآية. يعني ذي الأقساط هذه قلت بعيدة حين يقولون أن النبي كان بيقالوا من اعلم واحد قال أنا اعلم واحد ورجع يبلى ربي عجوبة كلها عب... عبد لي على من وروح صلاه باي علمه ها قال بتقالون الحين قال قال قال الله لهم واحد بايستفيد موسى العلم منه كيف هو واحد الواحد قال روح اذهب الى يعني سافر وكما ضيعت الحوت الذي يعني باجي معهم حوت كما ضيعت الاكل ذي لكم فباسلقه حيث ضيعوا الاكل حقكم فباسلقه تعلم هذا العلم فهنا قال بيقول بدا قال واذ قال موسى لفتاه يعني الذي كان بيخدمها او غلامه قال لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحريني او امضي حقوبه قال كذبه أقعد اتاه قال لا ابرح يعني لن أترك كانني قال لا ازلت لا أبرح يعني لا أبرح يعني السفر قال بقى استمر في السير كأنه هنا لا أبرح من خبرت كانه وخبرها يعني ما هو مذكر كأنه قال لا أبرح السيره حلو يعني ما أنا أشارك للسير بقى السفر حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مكان بيسمع قال في البحرين يعني مكان بيتقي فيه بحرين هو معروف عندهم. قال, ما... قال إنه باستمر في السفر لما يبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبه ولا بعد سنوات طويلة سابق اما أسفل مجمع البحرين ولا أو أمضي حقبه وكان المكان الذي برجع يلقاه فيه الخضر قال فلما بلغا مجمع بينهما يعني هو موعد لهم هو مكان لا فلما بلغا مجمع بين البحرين المجمع لما ساروا وصلوا عند المكان الذي هو هاي مجمع بين البحرين مجمع بينهما يعني مجمع على البحرين حين وصلوا قال نسي حوتهم هنا قالوا نسي يعني ما اتذكروا تذكروا يراقبوه لان الله جعل فيه علامه لم كما فات كما ضاع بيره الخبر في المكان اللي فات فيه فنسيوا ما عد راقبوه بس لأن هو العلامه لم على الخبر حتى قالوا من العجيب أن هذا كان مع محوت كبير الظاهر بيأكلوا منه بيأكلوا منه وكما ضع عليهم قال برجع ايش برجع يرى خبر فلما بلغا مجمع بينما وصل المكان الذي قدوه المفروض يلقوا فيها الخبر ورجع نفيه نمي راقبه الحوت هذا الغلام موسى ها. موسى وغلام نعم نفيه حوته وما يعني ما عد راقبه فاتخذ سبيله في البحر سرباء أخذ مشاء بعث الله فيها الحياه حي مع انه قد كلو منها قالوا قلت له ما يدري كم قد كلو منه ورجع بعث الله فيها الحياه في هذا السمكه سمكه الحوت السمكه ومشيت قال الى البحر كان ترى قال اتخذ طريق الى البحر ما ترى يقولوا استرب الطريق ما يعني كان كثيرا ما يطلق على الطريق الخفيه ولا الطريق المنحدره ينزل حين ينزل ما شاف الى البحر المهم المنفتخ... نسيوه نسياه يعني ما هوش نسيوه فترقوا نسيوه يعني ما عد راقبه لأن برجيه يقول برجيه يخبر ال كيف قلام كيف رجعياه؟ وحين قال فوتهم، وما حين كانوا بيأكلون؟ نسياه فوتهم ما استمك الحكم. الحين هرب جههم الله قال نفوتهم. هو إني كان, كان, كان مشالين معهم، حينه اتنقلوا بكله معهم بيأكلوا منه ورجع ورجيع خلاه في يعني في مكان ما عد ذكروه يراقبه. ومشى يعني ما أتذكروا يراقبوا ويف يليحصلوا على العلامة يدروا لأنهم يدروا الحين كده علامة إن بالله الخبط مشى إلى الأش يعني أضعث الله في الحياة ودخل في البعض فاتخذت بيله وفي البحر سربا فلما جاوز ومشى فلما جاوز قال لفتاهه آتينا غدا أنا بهذا موسى يقول هذا غدا لقد لقينا يعني قتلت ركوب من ذاك لما كانت ذي المفروض في الجوال حاضر فيها وهو ذي مر فيها ذي خرج السمك من الوجهة وراح دخل في البحر بعث الله الحياة فيه ورجع ومشى للبحر ودخل في البحر فقال فلم رجى وهم مشوا ما أتذكروا فلما جاء وزع قال لفتاه أتينا غداءنا هات الغداء لقد لقيناهم بتغدوا ما سمر لقد لقينا من سفرنا هذانا صبا قلت تعبنا ير إن صبا تعب قال رجاء قال الفتى أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت يعني قال حين نس يعني المكان ذي هو ذي جاء أطرق الحوت منه قال حين وصلنا عند الصخرة قال نسيت الحوت ما عد راقبته والرجال قال يعني ما أتذكرت إن إحنا نراقبه ونعرف نعرف مكان الخضر ولا أظنه كان معارف الجمعة. يعني ان الله إن قد معهم خبر قد خبر الله موسى ولا قد ندار إنهم يلقوا الخضر في المكان دي يفقدوا الحوت فيه قال ها كأنه عنده قال كأنه قال أرأيت إذ أوينا يعني يعني كأنه قال ما عدرت ليش جمالي حين قعدنا عند الصخرة ما عدرت ليش جمالي الحوت مشاء ودخل البحر وأنا ما عدرت ليش جمالي ما لك قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فاني نسيت الحوت <تصفيق> ايه الله يدري يقول خبر الله هاكت ما شاء العلامة لأنها العلامة قال هم قال هنا ارأيت بعضهم يقول معناها في اللغة المعنى اخبر لي, لي وش يا واش يامالي كأنه قال اخبرني وش حصل لي لما قال ارأيت اذا اوينا الى الثخرة دي فاني نسيت الحوت نسيت السمكي ما عد راقبته ولا اخبر لك ايش اخبر لك وما انساني الا الشيطان وانا اذكرها جد قال كان هزيت الشيطان هبله تفاكير وتطامن ثانيه مع ذكره مع ذكره موسى فواتخذ سبيله في البحر عجبا يعني عجيب ان يقوم ويحيا وبعد ما قد اخلوا منه وقل له وقدم ملح وقل له فتره ورجع ويمشي ويدخل في البحر هم. هذا جال امر عجيب قال قال ذلك ما كنا نبغي قال المساء هذا عندك اذن اشتي قال ذلك ما كنا نبغي هنا نبحث عنه يشتي المكان الذي يفوت فيه فارتدا على اثاره ما قصصا رجعوا الى المكان وذلوا لك لا يضيعوا يعني لا يفوتوا المكان نشتيوا نفس المكان يتابعوا اثارهم دعس فارتدا على اثارهما قصصا يقصوا الاثار عقه الاقدام رجعوا الى هذا المكان فارتدا على اثارهما قصصا لما اوصلوا عند المكان فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه من لدنا علمه هذا النبي الخبث وجدوا قال, قال جاءه موجود عند الصخره راى رجل مغطى بثوب جعرف مسدوحه مغطى بثوب وصل وسلم عليه ورجع قال, فقال قال له قال فوجدا عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا بعضهم يقول الرحمه هذه هي العش النبوه وعلمناه من لدنا علما. قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال اتابعك وسير معك وانت تعلمني لانه قد عرف من الله ان هذا الشخص متعلم فقال اتابعك وانت بتعلمني شيء تنفعني رشدا هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا تعلمني مما علمك الله تعلمني أشياء استفيد منها رشدا كان استفيد منها في ديني استفيد منها في الهدية. قال إنك لن تستطيع معي صبرة أو لن تستطيع معي صبرة. قال لها الخضر ما جهتك صبر ما جهتك سير معي وتصبر أوه. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة لأن يعني باجي أشياء ما تعرفها ما تسر ت تس... تستنكرها لأنك ما ما فهمتها ما حظ بها يعني خبرك أو ما, ت... ما لم تحط بها خبرة مستبعد تعرفها. ما تراني تفهمها ما عرفت أنت على حقيقتها فبقى تتنكرها يعني إنها باجي أشياء ظاهرها غلط ومنكرة وفي فلواتع ما فيها منكر فقال أنت ما يهدك كيف باجي تتصبر على أشياء ما تعرفت أنتها يعني إنها وما عرفت أنت حقيقتها لأنك إذا ما عرفت أنت حقيقتها بقى تقدر أنها أشياء منكرة وما يهدك تسكت عليها وكيف تصبر على ما لم تحت به خبره قال ستجدني إن شاء الله صابرا قال بات ان إن شاء الله باصبر وإن شاء الله يعني جلا يومي السر ولا أعطي لك عمراء وبأنفذ لك وش ما بده أهم هي انك كنت علمني قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى قال هاي ذا بات تابعني وتجي معي في رأي شيء لا تسالني منه لما عجب ركنا لا ترك تستعجل تقول ليش كذا ولا ليش كذا اسكت ما أخبر لك حتى يعني في هذا الكلام في يعني فهم أنه باجي أشياء يعني قدية انت قذاه قال لا تسأل ولا تقول لما أرجع أجاب لك منها أنا برجع أخبر لك بها حقيقتها فلا تسألني عن شيء حتى خديث لك منها وذكرها كما قبل أجاب لك منها رجع توضح مني فانت فانطلقها حتى اذا ركب في السفينه خرجها قال مشوا وركبوا في سفينه قدام السفينه قدم السفينة هذا السفينة الخبر الحين قال تعجب أن موسى عليه السلام ليش يخذقها وين دوله اهل يعني اصحابها وهذا ظلم متعدي فانطلق حتى اذا ركبها في السفينه خرجها قال اخرجتها هذه تغرقها لا قالت ليه تخفي قال قلت تغرقهم لقد جئت شيئاً إمرأي يعني إمرأي قال يعني مستنكر ماذا تريد في حتى ترحي تصبر كذا قال ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا قال ما نقول لك ما جاءتك تصبر قال لا تآخرني بما نسيت قال نسيت قد قلت كذا لكن لا تآخرني ولا ترهقني من أمري عسرة لا خف عليهم يعني لا تحملني الشيء الصعب علينا <سرع> السر اشياء يعني ما استره اتحملها ترهقني يعني تحملني كان أم لا ترهقني من امر عسرة فانفرج حتى اذا لدي غلاما فقتله عليه قال الا لم اقول انك لن تستطيع معي صدراء أو معي صبر <قال>, قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرة فانطلق حتى اذا لقي غلاما فقتله قال اقتلت نفسا زاكيه بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال الم أقول لك انك لن تستطيع معي صبرا قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قال جاء بعدها قال فانطلق بعد ما بعد السهيله فهنا وقل فيها قلت محق السفينة خربها واستنكر عليه قال قلت لك ما أنا قلت لك ما يجدتك قال خلاص ما عدي ذايد ورجع مشوا فانطلقها حتى إذا لقيا غلاما فقتله لا لقي غلام وقتله سرعة يعني لدي شاب وقتله على الخبر قال موسى قال عقدت نفسا زاكية بغير نفس تقتل نفس زاكية يعني من تعرفها يعني من يعني يعني, عنها يعني ما انت عارف عنهاء الشر فالأصل الجفاء يعني الأصلان ان اصترها هشتك ما كدرين في عنهاء ان تفعل شيء ولا تتصبر شيء ولا ترحت قتلك كذا يا لقد جئت شيئا نخرى ماذا كدر شيء منكر ما عاد ايه يارم ما كذا كأنه يعني ربما جعده شيئا منكر زيادة واللعد فيه تنوي على العبارة إنه وش أمره وش أفراد شيء مستنكر قال ألم أقول لك إنك لن تستطيع معي صدرا قال ما أقول لك ما جهتك تصبر قال إن هو في الحين جهو يتذكر يعني فيه في قذاع ثابت ما يصبر ورجع قالها ما أقول لك ما جهتك تصبر يعني حين يقول لك كذا يعني إن الأمر هذا فيه يعني فيه يعني حكمة تي لها. قال إن أعرفك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال خلاف إذا عدت ثاني مرة فلعت صاحبني يعني قد ايش إيش سهلة قلت حق أنك تقول إيش لا عاد معك قد بلغت من الذين يقدوا عذر لك فانطلقا يعني كد أنت معذور قد أنت معذور من جهتي انك تخليني قالوا ان هني الاول حين قال يعني يؤكد قال أول مرة ما أنا ألم أقول إنك أنت تستطيع معي صبرة قاله ورجع قال ثاني مرة أقول لك قال زي لك يؤكد يؤكد آخر ما لك يعني له لأنك تقالها أول مرة فيها تأكد زيادة حين عايز زيده لكه حين قال لم أقول إنك أنت تستطيع ورجع قال ما أنا لك يعني تقول لك, لك أنت فلا. هنا قالوا في بان وقف هنا الباقي يرجع نكمل الصورة فإن شاء الله ما بقنا هنا يقولوا من منها دروس من هذا ال ال الكلام صح. أولا أن الإنسان يسبر يستفيد من غيره لو قد بلغ في العلم جلال درجة جلال. كبيرة صحيح. هذا الإنسان هذا استفاد منها لو قد بلغ الإنسان وما بلغ في, ال في العلم فعادي بيسبر يستفيد من غيره صح. هذا واحده هو ذاك قدوه نبي من أنبياء الله مع ذلك احتاج ايه اي يعني حتى يعرف ناس آخرين غير يعني هو رسول واحد ثانيا انه تحمل المشقه والعناء وسافر وراح مسافة طويلة ليش؟ يجي يتعلم يعني إن واحد ي... لو ب... لو قطع مسافه طويلة يجي يتعلم قال يعني هذا واحد ثاني ثالثا انه يصبر يصبر حتى وقت التعلم لو قالهم يعني مشاق لو قالهم متاعب يتحمل حتى حين قال يحتاج يتحمل يعني بيجي أشياء ما يرضى ويحتاج يتحمل قريت علم وفيها خايفة تسليم للعلماء والعلماء ساعد واحد يعني الكبار والله وفيه يعني لا لا في إن في في حاجة إن قد يكون الإنسان بيستنكر بسبب جهاله يعني ما فهم القضية حلا. كثير ما يعني ما تحصل للناس دار يعني إلى مشاكل كل يعني حاجة غريبة النبي وخضر الله والله ما ايوه هذا مثلا, حينها بيقولوا بيقولوا مثلاً ال ال الان بي بيراوح التصرفات, بيراوح التصرفات وإذا فهمها على ظاهرها يغضب فيغضب وفي الواقع انه قالوا من يعني حتى بعضهم يقولوا الدكاتره النفسيين من علاج الغضب انك حين ترى حاجه منكره ولا حاجه يعني ما هو مثلا الكون معصيه لله يعني يعني تنفرك ولا تدعجك أه. فانك حاولت يعني تفهمها بمفهوم لا يعي قال بعض المرات بيجي واحد ما بفهم الوضع كان في الحين انت قال ماشي وعجال في الخط مستعجل وجاء قبلك سياره بتقول كذا وكذا تجي كذا وقال السياره كذا وبيصير بقاعه ووريا تشارق عليه يعني بعد تحارق جار. <تصفيق> وكان انت ما ماتك للتلافون هل تقول عادة لا بيعب الاجوار ومدري يا واش فهو انت بجاء وانت وعادة كل جاء قال ها لو تفكر في الواقع؟ قال وش ليه مثلا ذا الشخص قال له مصيبة حسرة مصيبة حسرة مثلا جاء له خبر ان اهلا مثلا جاء لهم مثلا حادث كلهم قد انتهوا ورجع بيروحوا بيه يتواصل كيف ويقول كذا لو تدري بذل المصيبه ما من تحارفت أنت عليها ولا قلب إذن حين أنت في موقف الغضب تذكر باجهم عكذا فسرني نفسك لا تقول ذا الحين هم تدري شمالها ذا أخبل ذا لغة ذا ما بيحمل حد ذا ما بيبالي بحد ذا مستهتر لا. فكر يعني فسر وش باجهم باجهم السبب إيه؟ وحين تفسره ذي على السبب ايه لا تحمل على الظاهر يعني وباي لا يبعد منك الغضب حتى قال في كثير من الأشياء قال حتى كنت حاول انك تفهم إذا جاء واحد وتحارك عليك ومدريه وإذاً افهم باجو مشكله مشكلة عسرة ولا باجو مع الشغلة عسرة ولا كذا وانت باتهداء يعني تقول كذا باجو كذا ولا مالك كذا يعني في حين يعني في حنا حين يعني قد يجي واحد بيراهة في ظاهرها بتصير الغضب ولا تراه يستنكر عليها وفالواقع لو يدري بها حقيقة إنه ما يستنكر عليها ولا قليل فلا يحكم واحد على ظاهر الأشياء يستنكرها أن يرى ظاهرها عندك